ان الله يحول بين المرء وقلب يعني على تفسير يكتشف وعلى تفسير عليها نعتبر النهاردة زحمة وهابدأ تنرفز كمان نص ساعة، ماشي؟ نعتبر النهاردة زحمة وهابدأ تنرفز كمان نص ساعة. <ميش> اه اه صحيح علاء ما كتبش قانون العقوبات ساعيه <متصف> هنا احمد عزة ثلاثه اربعه احمد عزت اللي عايز قانون العقوبات ما جاش ده كان <مم> متحفز عليه دلوقتي خلاص حقوقي غيابي حتى انا لا ده لا ده جدول الاعمال بس يمكن <تصفيق> يمكنك ان تنفذ او لا إيه يمكنك ان تنفذ تاني كان لا هل يمكنك ان تنفذ منها ام لا هل دي بانه اللي هو نسي حاجات <تصفيق> اه <مشمر> <تصفيق> بكرة اجازة صحيح. خلاص بكرة اجازة والشيخ عند درس بكرة فاحنا ناعد لغاية ما الشيخ يدي الدرس ان شاء الله. في درس بكرة عشان لو نسيت اول في اخر الدرس يبقى انتم عرفته. الشيخ عندي درس بكرة عادي ان شاء الله. الشيخ هاني هيبدا هيرجع تاني دروس النحو والسيرة. الجمعة زي ما انتم. يوم 25, 25. اهو. تنزلو تعملو مظاهرة في القرآية. اه يوم الجمعة. الجمعة دي واللي بعدها بس وبعد كده ان شاء الله نحاول نجمع الجمعة مع الاربعة. تاخدوا النحو يوم الاربعة. قبل الدرس بتاعنا ده ودرس التربيه اللي هو السيرة ده يبقى في يوم الخميس قبل الخميس عايز مين يومين بدل الثلاثه يعني كمان كمان اسبوعين بنجي وقت ده بعد العيش ايوه احنا بعد ثلاث اسابيع من دلوقتي هيبقى في 21 دقيقه فرق ممكن لو بدا العيش كمان اسبوعين بعد كده يبدا المدرس نشهد يومه هو ايه تقصدوا؟ الاسبوع الجاي واللي زي ما السلام عليكم. يقدموا ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده من في حد بيحضر الناحو وما بيجيش هنا ما قلنا له خلاص هنا اللي هن يبقى هنا بكرة. Ale wedale lorak porania. Min humma. No, ما فيش ولا واحد شاف يعني. يعني. <وضح> <تصفيق> <تصفيق> يا دي اخر شاء الله. ان شاء الله الله يابينا رجاء وإبعونا إن شاء الله يبقى ألعيس بقى ألعيس بقى ألعيس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصل الثاني من كتاب منهجة السنة والجماعة المؤهلات التي أهرت الصحابة لقيادة البشرية تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء أو أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أت السماء ما توعد وأنا آمنت لأصحابي فإذا ذهبت أت أصحابي ما يوعدون وأصحابي آمنة للأمة فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأني وصحابتي والله لا والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأ من رأني وصاحب من صحابني. عندي بتبهاني يبقى هو صاحبني بقى عشان تمشي على نسق حتى اللي في الحديث عندي غلطه هو استهدف بس الكتاب ايه او الباب دوت بايه ذكر بعض الكلمات كلمات النبي عليه الصلاه والسلام او كلام اللي اوعز لوجان في حق السلف اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم وضح النبي عليه الصلاه والسلام ان هم اقرن ثم الذين ينام ثم الذين ينامت الاققرن الاولي يعني وبعض الناس حصر لفظ السلف كاصطلاح في الثلاثة دول يعني الصحابة والتابعين واتباعهم وطبعا احنا قلنا المرة الفاتح باشترات صلاح منهج التابعين ومن تبع على التابعين دول وبعضهم اقتصر على ان لفظ السلف هو الصحابه وبس وبس ما فيش تاني يعني الباقي كله تابع وخلاص على أساس ان هو لا يقتدى بغير الصحابة إلا إذا كان لهم سلف من الصحابة بل الأصل هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وخلاص وعلي كده مصداقا طبعا الحديث اللي بيقول إيه كده بنت حصرتها للأربعة في واحد أوسعة شوية في حديث أوسعة شوية لا. على ما كان على ما أنا عليه اليوم أو مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لوم مين دول؟ مين اللي يبقوا على مستوىهم يعني؟ شو عملنا جدنا؟ قولوا بعد حديثنا قولوا؟ تفترق تفترق تفترق تفترق تفترق اليهود على كذا وعلى النصارى على كذا وتفترق أمتي على بضعة سبعون شعبة وثلاثة وسبعون شعبة صا كلها في النار إلا واحدة قالوا من؟ زي ما إحنا قولنا الشيء كده. على ما أنا عليه اليوم وأصحابه وما على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. اعتقدا وعملا طبعا. طيب نرجع رحود بقى في المقاومات اللي هو قالها بعض كلام الجباج كثير الله يعني أول هذه المقاومات عظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله عز وجل أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وقوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وكأن الآية بتقول أنه يعني لو اختار بعد ما أمر الله ورسوله ده يعتبر معصية والله مبين وقبله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون مسألة تعظيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله ديت فيها تفاصيل كتير جدا مثالها زي الحديث اللي راضع عن زينب بن جحش. رضي الله عنها يخطبها لما رسول الله الرسول صلى الله عليه يخطبها لفتاه زيد بن حارثة فحين فتحها في ذلك تأبى وتقول لست بناكحته فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فانكحي قالت يا رسول الله أؤامر نفسي فبينما هما يتحدثان إذ بالمولى سبحانه وتعالى ينزل, ينزل هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم o ma kanał mu mieni, ola mu mieni, ida nie mówię, że chyże to kowizem. nie. ma يخلط العبيد عنه لسه قريب عهد بالجهل القصه القصة بقى بقيتها مشهورة طبعا فتقول قد رضيته, لي رس... قد رضيته لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنكها فيقول نعم فتقول إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحته نفسي طيب المواقف المذكورة كلها تقريبا لغاية اخرها كلها مواقف عن من يعني عاين النبي عليه الصلاة والسلام مواقف ما بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ولكن ده يبقى مختلف شوية مع العصر بتاعنا أو حتى لأي عصر سابق لي وما كانش موجود فيه النبي عليه الصلاة والسلام فالنقطة دي عشان تتطبق بتمامها اللي هي تعظيم أمر الله عز وجل وامر رسوله مش لازم يكون شفاهية والشخص بعينه الكلام دوت في الأوامر العامة حتى يعني لما يكون أمر بترك مشتهى من المشتهيات أو فعل حاجة أنت يصعب عليك في أن الله. لازم يكون في قلبك بعض التعظيم لأمر الله عز وجل كثير من التعظيم دوت بحيث أن التعظيمك للأمر يخليك تأتيه رغم صعبته على نفسك فاختبار النقطة ديت ما يتمش لما يكون الأمر دوت ناشي على هواي او حاجة انت بتحبها بلاش هواك اللي هو المذموم الشرعي يعني هواك حتى ولو مظبوط يعني ولكن القياس التعظيم امتى لما يكون الامر دوت مخالف لما هو زي امر النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من الصحابة انه يعني في غزوة الخندق يروح يستطلع امر المشركين كان مين ده سيدنا حذيفه اهل العلم استنبطوا من, الآية. من الحديث دوت ان مش علامه محبه النبي عليه الصلاه والسلام او محبه أمره ان انت تكون بتحبه المحبه القلبيه ممكن تكون كاره للأمر ولكن تنفيذك ليه دليل على محبه الأمر ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام فاهمين الفرق سيدنا حذيفه لغايه مقام يعني عاد النبي عليه السلام يقول لهم من يفعل كذا أو يأتينا بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة مرة واثنين وثلاثة ما فيش اي حد من كتر الرعب والخوف والبرد وكل حاجة لغاية معينه بقى باسمه فما لقاش بد فنفذها فنفذ الامر وهو بينفذ الامر دوت ما هوش حابب للامر ولا في اي حاجة تدل ان هو حبه مرة واحدة لا مفيش ايه حاجة ما, ما تخلاش لعن الخوف ولا عن البرد ولا ايه حلغات محط اللي نبيه على السلام شاملته على ردائه عليه فبدأ بقى يحس انه مفيش لبرد ولا حاجة وزهب عنه الخوف وراح قدى المهمة ورجع وبعدين رجع له الحالة تاني بعد ما ايه شل شاملته من عليه ايه سرطة و سرطة فبقى مسألة التعظيم تعظيم الامر دوت هو تنفيزه تنفيزه حتى ولو كنت مش حابب للامر دوت بحاجة فيه يعني وإن كنت تشتهي مثلاً محدثة النساء ولا ولا بتشتهي المال الحرام ولا بتشتهي أي حاجة من الشهوات ديت ولا تتركها ونت لسه في قلبك الشهوة ليها دوت معلامة التعاطية ماشي؟ هذه أول نقطة يعني بلغ بها الصحابة رجوع الله عليهم رقم الدين صدقهم رضي الله عنهم في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم يعني ايه صدقهم؟ مش هنقول بقى الكلام كتيرك عشان كتبه تقرون بس هنفصل الاول الكلام يعني ايه صدقهم في الاقوال والافعال؟ ايه هو الصدق؟ الصدق غير الاخلاص استواء الظاهر مم؟ والباطن مقتبع فوق الاخلاص ممكن مخلص في عمل معين ولكن ظاهره لا يستوي مع باطنه في كل الاعمال فإن كانوا يقولوا مثلا إن هم هينصروا النبي عليه الصلاة والسلام هينصروه حتى ولو كانوا قلة قليلة جدا مثلا يوم في يوم الحديبية وخد منهم البيعة ومعهمش سلاح ما فيش أي حاجة إن هما يروحوا يقتلوا هينصروه يعني هينصروه حتى ولو كان كل المقاومات على عكس ما هم أخذوا العهد على نفسه والابلغ من كده طبعا عملوا الانصار في بدر إنه ده ما كانش العهد اللي عليهم أصل ان هما يروحوا يقتلوا معايا العهد ان هما يحموا مما يحمي يحموا منه أولادهم ونساءهم وأعراضهم يعني داخل المدينة يعني لما كانش عليهم ان هما يطلعوا يحربوا معايا ماشي يعني على قد القفلة والكلام ده ما فيش مشاكل عشان كده فضل بقى يصر ان يسمع الكلام من الأنصار يقول شهور ايه الناس تشاهدوا عليه واحد وردتاني لغاية ما فهم سيدنا سعد موالين كأنك تعنينا او تقصدنا وهما يل بقى الكلام المشهور لو لو سقطت من البحر او استخرجت من البحر البحر واحطهم ناخذهم معك. امم زي بس بيبس بتاع سيدنا قضيب وكره كل فعل طاع البحر وبعد كده الله زي حب المعصيه والدرع اه تمام يعني هو البشر ما ما ينفكوش عن حب الشهوات الا بعد تربيه كبيره ويعني انتقال كبير من ال... في الايمانيات يعني اي بقى مقبول على يعني شروط قبول العمل مش محبته لكن الاخلاص فيه الاخلاص والمتابعه يعني ترك المعصيه وهو بيشتهيها اللي لمدح بها بعض الناس في زي الحديث بتاعه عن الصخره يعني هما مدح تارك الزنا وهو بيشتهي يعني هو بيقول أنا قام عنها وهي أعجب الناس إليي برضى لسه زي ما هو عايز نفس الوضع اللي الزنا والكيام دوت وبالرغم من كده واحد من الأعمال الصلاحة لتقرب بيها وربنا وجل لقبيلها منه وأزح عنهم الصخر طبعا النقطة ديها بتغيب عن بال الناس كتير وبيعدي عني نفسه على حاجات ما يعني إيه ما يجلسش فيها التعنيف يعني ازاي انا بحب مثلا المعصيه الفلانيه وكل واحد بيحب معصية معينه ولكن ممكن بقى تعظيمه للامر يبقى اشد من محبته للمعصيه دي فبعد فما يقعش فيها ولكن ممكن يكون يفضل يحبها ولكن الكمال بقى يعني يكون هواه اجتماعه تبع لما جئت به ده, ده كمال النفس يعني لا بعد التربيه يعني لسه محتاجه وقت بس ما دونه ما هوش مش مقبول او معصية او كفره زي ما الناس كنت تتخيلوا يعني كنت كاره مثلا لقيام الليل وتؤديه ده مش معنى ان القيام ده مش مقبول طبعا ده رب سبحانه على ده افضل من ده انه افضل من انهي القارئ للقرآن والماهر به مع السفرة الكرام البررة هو الذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه إجهاق فله أجره لا بس مش شاق يعني نعم بس جاي الحديث دوت مش عشان المسألة بتكلم عالمشاق يعني اللي بيفعل الفعل وهو شاق عليه زي ان هو بيخالف هواه بياخد اجري اجر المغالبعة حتى بتاعت هواه ديت ولكن اللي بيفعل الفعل دوت وهو سهل عليه اللي هو بياخد اجر واحد ولكن هو انتقل لمرحلة تانية او درجة تانية درجة ما فيهاش اصلا المسائل اللي يعني لدرجة السفر الكامل برأة في المثال ده الافضل في المنزلة هو اللي شهواته ما بتطراش عليه ابدا ولكن الاثوب اللي بيغالب شهوته ولكن هو لسه بيغالب في حاجات يعني قليلة ماشي؟ بس بس لما في عندها بكل ده ما اتقرش من حب اللي هي صحيح من حب الناس اعم محبة اللي هو محبة انا بس كل التنبيهاتي نظرنا لمسألة الكمال ما يخليش نحتقر او نحبط من حالنا الحالي لان المخطبة لامثلنا ما يبقاش بالاوضاع اللي هي اه لما جئتوا به هو تبعا لما جئتوا به مش احنا يعني اللي بده حاليا فيبقى الخطاب موزون شوية يعني ما تجي تشترط على نفسك حاجة ما تشتريتش ان انت تبقى اي مسلا للقيام نشيط وسهل النفس وبتصلي ومستمتع ومتفكر وما ما ده يعني ما صعب المنال ولو حصل مرة ولا مرتين في يعني في, في الوقت ده مش يحصل على طول فاشترطه نفسه ضرب من الخيال شوي فيسبب بقى المشاكل بتاعتي ان انت يعني صليت وحس ان انت اذنبت مش صليت فتيجي المرة اللي بعدها طبعا هقوم اقوم نفسي تاني ليه خليني بقى نعم وخلاص عندي يعني, يعني مدخل رهيب من مداخل الشيطان عارفه عشان فيها الحل الحل الشيخ عليه هو بيشترط انه يبقى زي الشيخ يبلاش. ما كده يعني محدش يشترط على نفسه الكلام ده ان انت ترضى بان انت تكون حالك افضل مما كنت عليه سابقا او أدو لو نفع يعني كده يبقى احنا لسه يعني في تطور ولو بطيء لكن أول ما تشترط تشترط حالة الصحابة اللي مكتوب هنا دوت مستحيل مستحيق بلا الصدق الإنسان برضو يحاول يقرب منه ولكن إحنا بنخطط أولا بالإخلاص أنت تجاهد الإخلاص اولا وبعد كده نبقى نتطور لمرحله الصدق دي بعدين رقم ثلاثة زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة يعني العلمان وحده كافي زي ما بيقول السلف الدنيا والآخرة ضرتين يعني يعني إيه ضرتين يعني كان واحد من اتنين لو دي أنت تزعل منه لو نورضة ثانية دي تزعل منه بالظبط كده فال يعني الزاهد في الدنيا ما يلاقيش بديل في قلبه يملأه غير الآخرة اللي بيملأ قلبه بالدنيا ما يلاقيش مكان للآخرة. فعشان تزيد رغبتك في الآخرة تنزع منها شهوات الدنيا أو محبة الدنيا أو محبة أجزاء من الدنيا مش لازم كل حاجة مرة واحدة طبعا ولكن شيئا فشيئا والأسهل فبعنين الأصعب ممكن نقرأ شوية فنجوع الزهد. جدا هو الرأب عن الشيء لاستقلاله واستحقاره والرغبة فيما هو خير منه وإنما ينشأ الزهد لليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وإنما سبق الصحابة رضي الله عنهم بقوة يقينهم بالآخرة الباقية وزهدهم في الدنيا الفانية قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا خيرا منكم والتفاضل مش بالأعمال كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة فكان في التابعين من هو أكثر قياما وصياما وعبادة من الصحابة رضي الله عنهم ولكن الصحابة سبقوا بأحوالهم الإيمانية من الزهد واليقين وصدق التوكل على الله عز وجل ولا شك في أن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا الزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة هلال في شهرين ولا يقضى في بيته في بيت من أبياته نار طبعا الحديث ده البعض الناس بتسوقه في غير محله على إنه هو ما كانش ما كانش غني ما كانش عنده المال يعني ما كان النبي عليه الصلاه والسلام متزوج وعنده أبيات الكلام ده كان في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام من ثالث سنة او رابع سنة في المدينة وهو غني ما عنده خمس غنائم كل الغزوات دي حتى لو ما كانش دوت لغاية غزوة الاحزاب من بعد غزوة الاحزاب اللي كان يعني النصيب النبي عليه الصلاة والسلام فيها كان كبير جد فكون ان يكون دوت حاله مع الحال دوت على الغنى ما بتكلمش على بقى حال واحد فقير يعني فدوت هو الزهد يعني. ماشي؟ يعني المثال دوت مش على ان النبي عليه والسلام كان فقير اكثر ما انه كان منفق اللي معاه عايزين؟ مش منفق يعني؟ مش منفق لا غالبا يعني زمن الحديث امتى بالضبط مش عارفين بس هو في المدينة فلما كانش في اول اربع سنوات اللي هم قبل الاحزاب يعني اللي بعد كده كله كان غينة والاحزاب اخر العهد اللي كان المدينة فيها متهاجم اليوم لا يغزهم ولا يغزونه بعد كده كلها كان جهاد طلب اخر اخر العهد من راسوسان حياته ان متجلسه العائشه ف يعني مثلا كل معاه كده. ايوه ما فيش في بيته فلوس ده مش معناه ان هو ما معاهوش فلوس يعني هو بيدخل بياد... له مال كثير كل سنة ولكن بينفقه كله قبل ما يروح بيته ما بيختزنوش هو ده الزود مالك زعلان ليه؟ لا مش تمام على ايه بقى في انا ما في فكرته دول طيب زي ما لا حاجه من الصحابه يعني, يعني. لا الصحابه يعني لا ازاي الصحابه زي الصحابه ليس من رأى كمن لم يرى يعني اللي اتربى على يدي النبي الله عليه الصلاه والسلام مش زي غيره وبعدين هو قال انتوا ازهد منكم مش معناها ان هم التابعين دول ما همش زهاد لكن هم مقارنه بالصحابه الصحابة افضل هو في سبيل ثاني يطرب ايه العباده كده اه الاعمال القلبيه ما لهاش علاقه بالعباده علاقه كبيره يعني كيفيه العباده ممكن لكن كميتها لا بس موضوع عشان اوصل النقطه دي ايوه ممشي ممشي. هو بيقول يعني الصحابة وصلوا ازاي ما هو أكيد في سبيل تابعيني انا ما مشوش مشوش عليه لو مشوا عليها يوصلوا للكلام دوت يعني الفرق ما بينه حتى لو مشوا على نفس الطريق إن كان اللي على الطريق دوت بيادلهم هو النبي عليه الصلاة والسلام وده مش موجود عن التابعين ولا اللي بعدهم ولكن هذا الطريق ده هو العبادة آه بس هو العبادة بكيفية اللي كان عليها النبي والصحابة رضوان الله عليهم. حتى ذكر أصل الصحابة أن ما ربط سقامة ودور جودة بين الأمة ما فيهم بأصحاب. الأكثر مع عدم اغفال الكيفية. لو أنت بتعالك قلبك الحل مش الاكثار لو أنت بتعالج العمل أنت تؤدي العمل يبقى التدريب بقى. موضوع الأكثر والإقلال لكن معالجة القلب مش بالعمل مش بكثرة العمل بكيفية العمل تعالج كيفية العمل فالإنسان اللي مش خاشق في الصلاة مش الحل إنه يزيد الصلاة الحل إنه يغير طريقة الصلاة اللي مش لاقي قلبه في القرآن مش الحل إنه يقرأ أكثر الحل إنه يقرأ كويس ماشي. الجزء تدريب عليه يعني واحد ما بيصاليش قيام خالص عايز يتدرب على القيام فيبدأ يتدرج بقى يولا انا اشترت النهاردة كذا وبكرا مش عارف ازاي وبعدين ان اليوم الفلان ده ريح فيه وبقال دلوقتي ما بدنا اشي هو حال قلبه عامل ازاي هو عايز يوجد العمل الاول اصلا ما عندوش على العمل ما فيش اي حاجة ونظام يومه الله بقى هو عايز يرتب نظام يومه يعرف بحيس يعرف فصحة الفجر ويصلي صلاة في المسجد ويصلي قيام قبل ينام. عايز يرتب الحاجات دية الحاجات دية ترتيبها ووجودها ملوش علاقة بحال القلب أو وكثرتها نفس الكلام في تداخل بس بسيط ماشي فكثرة العمل تؤثر على حال القلب ألي لكن زيادة حسن العمل هو الذي يؤثر على حال القلب بصورة كويسة ماشي اللي يحسن بقى حال قلبه يبقى عنده دافع للعمل ولكن اللي عنده دافع للعمل مش كافي انه يعرف يعمل الا لما يرتب بقى وقاته وينظمه هيعمل ايه زي اللي بيطلع من رمضان كده عنده طاقة انه يعمل ولكن من غير تفكر في حاله وقته ويشتغل في ايه وما يشتغلش في ايه وانا يتعبد ولا, يعني ولا يطلب علمه ولا يشتغل في الدعوة ولا نسب قد ايه والكلام دوت هيبقى الطاقة ديت فيش حاجة تصرفها يعني كان بعض اخوانا بيضرب مثال بيقول القلب ده عامل زادا البنزين والعقل عامل زي الدريكسيون فاللي بيعالج يعني بيتناقش مع دوزت البنزين على الدريكسيون بيخبط في الحيطه في الاخر فاللي معندوش عندوش توجيه عقلي وعمال يزيد من طاقته الايمانيه وخلاص ممكن يبقى يستخدم طاقته الايمانيه ديت لدرجه انه بقى يؤدي بدع او هو عايز يعمل بقى حاجات كويسه بس هو ما فيش منهج سليم ماشي عليه والعكس بقى اللي يقعد يظبط في منهجه بس ما بيدوسش بنزين بقوم زنطر كويس على المكان المظبوط <تصفيق> بيحصلش اي حاجة يعني ما, ما بيتحركش فهو المحرك الدافع هو اعمال القلب ان القلبك يكون له دافع على العمل اصلي ولكن المحرك اللي هو الموجه بقى بلاش موجه هو عقلك او منهجك فلان تظبط الاثنين وإلا ما بقاش في حاجة ازداد ما بقى اللي كنت بقولهم شوية ماشي كده ماشي كده؟ طب مش هنخلص تطلع من النبي عليه الصلاه والسلام اه وبعدين كده الكتاب عليكم بقى إن شاء الله في كتاب كله خلاص بقيت الكتاب كله من اول الفصل التالت للاخر سمعتوه يجي الف مره قبل كده شيخ احمد حسنين يعني ربنا يبارك فيه قالوا يجي مليون مره في كل حد. في الاعتكاف ومش في الاعتكاف و... والمحاضر اللي مش عارفين بتكلم بعد كده على انواع الايه التربيه انواعها بقى المختلفه ده هتقروها حتى لا بدر كله. بدر لا بدر لا بس كده في ربع صفحة بس بدر لا هنبدا احنا بقى نتكلم عن انواع التربيه ديت شيئا فشيئا كل مره من كتاب مختلف لان الشيخ احمد فريد كان عامل الكتاب دوت على سبيل التنظير مع يعني ما كانش بيشرح انواع التربيه يعني الطرق اللي تسلكها مثلا او غيره أنا مثلا ما اتكلم على التربيه القلبيه هو بيفهمك هي ايه التربيه القلبيه او ايه هي التربية التعبدية او ايه هي التربية الفكرية ولكن ما بيفصلش هو ايه الموضوع يعني تتبعها ازاي او تعمل ايه عشان تتحصن عليها والكلام ده البحرق كده البحرق كده البحرق كده فاحنا النهار بقى شوي عن عمال القلوب كتاب اسمه العبادات القلبية واثاروها في حياة المؤمنين تقليف الشيخ محمد موسى الشريف عارفينو؟ الكتاب موجود على النت يعني لو انت مش عايزين تشتروه ممكن تنزلوه يعني <تصفيق> <ها. تصفيق> <تصفيق> العبادات القلبيه واثرارها في حياة المؤمنين نعم ما فيش فلاشة <تصفيق> عملته يا كامل في الامتحان؟ ايوه انا عارف النتيجه اتخربت ولا في حد تخرب? ممكن الحمد لله يعني ولا خمسة كمان؟ اه انت اه كويس طبعا كل واحد على حسب بتاعته اه. طيب الحمد لله ما لناش اي حد يجي يقول الدرس قلنا قاعدين مكتئبين ولا حاجة. هو طالع بره يا باشا يا باشا انا خلاص كل الناس مش يدرس ظبطنيش وقت كل الابتدايات بيني هدين طيب الشيخ بيقول في البداية بعد ما عرف السلف وبيقول ايه وحد بعضهم السلف بالقرون الثلاثة الاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث سبعة أول فصل وكل من تبع منهج السلف واقتفى آثارهم إلى اليوم فهو منهم فأدل القولين يعني هل هم السلف هم الثلاث قرون الأول بس ولا الصحابة بس ومفهوم السلف ده زي ما احنا شرحنا من شوية كده هو المنهج عموما مش للأشخاص طيب. بيقول بقى في إشكال وقع فيه بعض الناس بيقولوا ولقد شغل الناس شغلا عظيما بتتبع أقوال السلف العقديه ومسائلهم الفقهيه وبرعوا في معرفه ذلك كله ثم انهم لم يلتفتوا إلا قليلا إلى صلاح الأعمال أو إلى صلاح أعمال أسلافهم وقوة إيمانهم وعظم يقينهم وأحوال قلوبهم ففسدت ففسدت من الناس إلا من رحم الله القلوب انفسدت من الناس القلوب يعني وجفت منهم العيون فلم يعودوا يتأثرون بالمواعظ ولا ولا ينتهون عن المناهي ولا يقدمون على الأعمال الصالحة إلا قليلا فالأشكال اللي هو يبدأ به كتابه إن مفهوم كلام السالف أو كلمة السلف عندنا هو طريقتهم العقدية أو طريقتهم الفقهية ولكن الموضوع أشمل من كده ويمكن هو على ترجيحه إن الأهم من المسألة العقدية أو المسألة التعبدية أو آسف الفقهية هو طريقة السلف في إصلاحها للقلب واستشهد يعني هو أو غيره بالكلام اللي قالوه عن سيدنا أبي بكر ما سبق أبي بكر بكثرة صيات ولا صيام ولكن بشيء وقر في الصبر يعني حال سيدنا أبي بكر وإن كان يفرق عن باقي الصحابة ما يبقاش الفرق اللي يخلي إيمانه يزن باقي الأم، ولكن السبق الكبير بقى دوت كان بسبب ايه بالفارق ما بين قلب سيدنا بكر وقلب الباقي ماشي ده يعني هو ايمان ويزن الامه بما فيهم الصحابة رهيب يعني الفارق رهيب الفارق دوت مش متخيل انه يحتويه عمل يعني عمل يوصله كده ما حدش متخيل كده ابدا يعني طيب والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد دخول الناس في الإسلام واستقرار الدين يعلم أن يعلم أن المسائل العقدية كانت قليلة أو يعلم أسف النظر يعني أعلم أن المسائل العقدية كانت قليلة إذا قيست بالوعظ والقصص والأداب والأذكار والأخلاق. أمت النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الكلام في المسائل العقدية في فترة مكة في فترة بداية دخول الناس في الاسلام حتى ومع كثرة الكلام في المسائل العقدية كانت ممزوجة بطريقة كبيرة بالمسائل القلبية والأخلاقية يعني حتى في فترة مكة كان الكلام عن الجنة والنار والثواب والعقاب وحث الناس على إصلاح القلوب كان كبير ولكن في المدينة كان الكلام عن المسائل العقدية قليل قليل جدا يعني وكان غالبه لمداوات مشكلة معينة وإنما عني النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة عناية عظيمة في أول دعوته للكافرين بمكة ثم لما دخل الناس في الدين وتكونت الدولة في المدينة انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى تربية النفوس بالجهاد والمواعظ والآذاب مع التذكير بمسائل العقيدة حال الحاجة إليها يعني يقول أن المسائل العقيدة التي نحن مهتمين بها كثيرا يعني بتبقى غالبا أو غالب استخدامها لمداوات داء معين بعد الإنسان ما يتحصل من العقيدة اللي يكفيه في فرض العين يعني يبقى الباقي من الاستمداد العقدي عشان مداوات مشكلة معينة فلو صح عقائد الناس في الغالب يبقى الاهتمام الأكبر هو في إيه؟ إصلاح عمل القلب او أحوال القلب سواء بالمواعظ او زي ما ذكر كده بالجهاد والتذكير وبالعمل وكل حيك ماشي؟ إن هو القلب هو اللي في اللي عليه المعمل فينبغي إذا أن يكون هذا الذي يساس به المسلمون اليوم اللي هو الطريقة اللي هو يذكرها دي إذا أكثرهم ذو عقائد صحيحة فينبغي أن ينبهوا إلى الخطأ العقدي فينبغي أن ينبهوا إلى الخطأ العقدي إذا ظهر ثم ينصره تعمل أي مش مهم يعني بدلوا كتاب بعدين؟ شير عزيزي حفظة لأنه مسأل على قلقانة زي المحبة أو الحاجات دي برضو ضغف العقيدة هما ليه بيحصلوا عامل قلق <تصفيق> على العقيده دلوقتي حضراتي محمد موسى الشريف بيتكلم على عصرنا صح لما بيتكلم على الوضع الحالي الوضع الحالي ان دراسه العقيدة ما هياش دراسه العقيدة زي ما كانت ايام النبي عليه الصلاة والسلام يعني اعمال القلوب هي جزء من العقيدة اصلا ماشي ما زالش موجود دلوقتي دراسه العقيدة هو اصلا جزء من العقيده كده اه ما هياش جزء من العبادة ما هياش جزء من الفقه ولكنها جزء من العقيده ماشي. ممكن يعني شبه بالفقه على ان الفقه يعني تعريفه ان هو المسائل العملية وعمل القلوب دي اعمال فعل وان عمل قلب يعني لكن هي ما بتدرسش في الفقه حاليا وما بتدرسش في العقيدة حاليا فهي حاجة مختلفة كده فيبقى الاهتمام الاكثر بالحاجة ديه اللي هم فصلوها عن العقيدة والفقه ولا بالعقيدة قصده بالعقيدة العقيدة النظرية اللي بتدرس حاليا لكن لو احنا اعتبرنا يعني على الوضع الأصلي إن الأخلاق ذيّت أو عمل القلب جزء من حال القلب اللي هو حال العقدي أصلاً يبقى الكلام بتاع ابراهيم دوت له وجه ماشي؟ ماشي؟ هو زي ما احنا قلنا من شوية كده إن فعلاً الأخلاق جزء من الإيمان أو الظاهر وتعال إيمانه، فالإيمان الصليم أخلاقه بأسليم. طيب، لكن النظر إلى حال المجتمع لما سيقت إليه المسائل المجردة التي لا يفهمها أكثر، التي لا يفهم أكثرها، وحيل بينه وبين التربية الصحيحة وأخذه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالح رضي الله عنهم النظر إلى حاله. يعجب كيف نبذ الأوامر وأتى النواهي ودرج على العصيان واستهل الكبائر واعتادها ذلك لأن المسائل المجردة لا تصلح, لا تصلح إلا لأهل العلم وطلابته أما سائر المجتمع فإنما يسلس قيادتهم أو يسلس قيادهم ودعوتهم بأمر غير هذا يبقى مسألة الدراسة المجردة الخالية عن التطبيق في بعض الأحيان ما تخرجش عن حال كونها دراسة يعني ده طلبة العلم اللي بيؤصله المسائل والحاجات دي ولكن جل المجتمع بقى اللي هو ما هواش طلبة العلم بس لازم يكون المخاطبة ليهم بغير المسائل المجردة دي يعني ما يصلحش زي ما كان الناس كتير بتقول نحاول نعلم الناس فيقوم معلموا الأحكاية زي مثلا كذا بدعة أو كذا سنة أو فعل كذا عشان تاخد الثوايب هم عندوش الدافع أصلا لترك البدعة أو إثيان السنة أو أخذ الثواب، صح؟ لازم تربي الدافع دوت داخل الناس الكلام دوت ينطبق طبعا على كل الناس بما فيهم طلبة العلم وطلبة العلم بقى يزيدوا على ده المسائل المجردة فلو اكتفى طلبة العلم بالمسائل المجردة فده قبيح ولو خوطب العوام بالمسائل المجردة فده أقبح بقى ماشي فقبل ما تعظ رب الدافع اللي يخليه يتلقى المواعظ طيب هن امم انت بتدرس في العقيده لا اقول لي مسائل عقيديه كانسي وأول واجب على الإنسان معرفة الاله باستيقاظ دي مسألة صح يبقى الإنسان يأثم إذا لم يكن أو إذا كان جاهلا بالله تمام بعد كده نص معاني الأسماء والصفات هل يثبت الاسم ولا ما يثبتش ومعناه الصفة اللي مندرجة من الاسم دوت شكله عامل إزاي هل النور دود صفة أم اسم؟ دي مسائل مجردة مس مسألة أهميتها لتأصيل العقيد ولكن ما ينفعش تاخد محل التطبيق ماشي؟ فما يخطبش العوام في البداية زي ما كانوا بيقولنا زمان كده ما مش مقتنع يعني يعني إن الله تسعة وتسعين أسمان من أحسه دخل الجنة فيعود تبر الأطفال إنه ما حفظوه وبعدين عملنا ايه بقى ولا حاجة؟ ما مع معلنش اي حاجة ما معلنش اي حاجة ان الاطفال حفظوا المسائل دي حفظوا الاسماء دي اللي احنا نعمل بيه بقى ان هما يعملوا بمقتضيات ديت ان هو يعني بقى متيقن ما فاهم انا بقول ان هما كانوا بيخاطبونا يعني اسهل حاجة كانوا يعملوها اللي هو يحفظها فاهم نخليهم بقى يتمثلوا الحاجات ديت ان هو لما يقع في مشكله يدعو لان الله هيبقى مجيب لي فبدل ما يقعد يحفظ بقى الاسماء والحاجات ديات يعمل بمقتضاه في كل حاجة لما يعصي يرجع بسرعة ويتوب بسرعة غير لما يكون هو مقتنع بالادلة كلها على سرعان التوبة او ان انت مخاطب ان انت تسرع التوبة ماشي؟ ده المقصود بمساءة المثال المجرد ويقول النبي طبعا في الحديث المشهور ان الله لا ينظر إلى جسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فصلاح القلب معناه صلاح باقي الأعمال أو صلاح العبد كله يعني وطبعا الحديث الثاني برضو المشهور اللي انتم عارفينه إن, إن في الجسد مضغى ألا إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلحت الجسد كله ألا وهي القلب فأعمال القلوب تنقسم والتقسيم دوت يعني هو الكتب الشيخ موسى الشريف يعني فممكن يكون يعني في شوية اختلافات ما بين اصطلاحاتنا واصطلاحاته او اصطلاحات العلماء او مش مشكلة يعني بس نبقى التقسيم عشان يدر يعني أن أعمال القلب تنقسم إلى عبادات واجبة ومستحبة وأمور مكروهة ومحرمة ومباح أي أن الأحكام التكلفية الخمسة واردة على القلوب فالعبادات الواجبة على القلب يعني هو بيحاول دلوقتي يقرب اللي أمثلنا من طلبة العلم يعني؟ <تصفيق> ها قلت في درس يوم الخميس كمان ماما بكر إن أعمال القلوب ديت لها أحكام زي الأحكام الفقهية الأعمال الظاهرة بالضبط زي ما في أعمال واجبة وعمل محرمة في برضه أعمال قلوب واجبة وعمل تانية محرمة وزي ما ك مافي في الأعمال الواجبة ديأت أركان وواجبات أقل من الأركان برضو في أعمال القلوب نفس الكلام أركان لأعمال القلوب وواجبات للأركان دية أقل منها شوي ماشي؟ فالعبادات الواجبة على القلب نحو الإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والتوبة وكل عبادة من هذه لها طرفان أصل واجب مستحق وكمال مستحب مفهومة؟ يعني فيه جزء من الإخلاص واجب وفيه كمال للإخلاص مستحب بإتيانه اللي هو بيكثر الصواب يعني ولكن من غير الكمال دوت بأصل الإخلاص دوت كافف إن العمل يقبل على قدره طبعا نفس الكلام في التوكل فيه جزء من التوكل لو انفك عنه الإنسان يأسم وفيه زيادات مستحبة في التوكل ماشي؟ وهكذا كل العبادات ومستحبات العبادات القلبية مثل كمال ما, ما مر آنفا زي اللي هو اللي قلنا عليهم دول الإخلاص والتوكل والخوف وعبادات أخرى هو اعتبرها واجبة أصلا من الأول يعني هي ما هيش واجبة زي الرضا مثلا أو الخضوع الرضا دوت إيه الواجب لشبه الرضا؟ الصبر صح الرضا بقى الدرجة الأعلى ما هوش واجب ولكنه مستحب في بعض الأعمال كده لو فضلنا نتتبعها زي الإحسان مثلا الإحسان دوت ما هوش واجب ولكنه من أفضل المستحبات بعد كده ذكر بقى المحرمات زي الكفر والإلحاد ومن المحرمات ديات الكبائر زي الرياء والعجب والكبر والفخر ومنها محرمات صغائر زي اللي هي ما توصلش لكده والحمد لله أنا ما مذكرش أمثلة يعني فعنى عشان ما حدش يستصغر حك أكثر حاجة أنا أراه النهاردة هو لما تفاضل عمل القلب عن عمل الجوارح مفهوم أن أعمال القلب أفضل من أعمال الجوارح لأسباب عدة فبيقول أن القلب هو الذي يسعد بالقرب من الله تعالى وهو المطيع له وإنما المنتشر على الجوارح من العبادات أنواره يعني القلب هو اللي فعلا بيقرب من الله عز وجل وهو اللي بيسعى إلى الله عز وجل واللي بيطلع على الجوارح دوت هو ايه مجرد اثر القلب ونفس الكلام في العكس والقلب ايضا هو العاصي لله وانما الساري على الاعضاء من الفواحش اثره اثر برضو مشكلة القلب ده تمام وهو محل العلم والتقوى والحب والبغض والوسواس والخطرات وهو العالم بالله الساعي اليه والسلف إنما فازوا فوزا عظيما وسبقوا سبقا بعيدا بإحسانهم العبادات القلبية. طيب لماذا لماذا عبادات القلوب أفضل من عبادات الجوارح؟ أول سبب لأن اختلال العبادات القلبية يهدم عبادات الجوارح والعكس غير صحيح. ان لو اختل عمل القلب في بعض الأحوال زي انتفاء الإخلاص مثلا يهدم الجوارح. هذا أول واحد. تاني حاجة ممكن تهدم عمل الجوارح الكبر او رؤية العمل يعني بل اتنين دول لعجب العمل او الكبر الكبر على الناس ده يهدم عمل الجوارح يمكن ما فيش مثال تالت في امثيلة كتير ان عمل قلبي ينقص من الثواب كتير زي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحسد اياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب او العجب ثاني سبب في التفاضل للنعبدات القلبية أساس النجاة من النار والفوز بالجنة فمثلا الضامن الوحيد لانسان إن يدخل الجنة هو النطق بالشهادتين أو اعتقاد التوحيد صح؟, صح؟ النطق الاعتقاد هو اللي ضامن على دخول الجنة؟ الاعتقاد هو اللي ضامن على دخول الجنة يمكن النطق شرط ولكن الاعتقاد هو الأصل ماشي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته القه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل ومن الأمثلة برضو على إن عمل القلب يرفع الإنسان درجات عليه عن عمل الجوارح زي الحديث المشهور بتاع سيدنا عبد الله بن عمر لما دخل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل عليكم اليوم رجل من اهل الجنة فدخل رجل من الانصار تنطف لحيته من من ماء الوضوء وبعدين ثاني يوم وثلاث يوم حصل نفس الموقف دخل نفس الرجل عارفين انتوا الحديث يعني فذهب له وقال له انا اللي حييت ابي انا اغلطت زي كده وقعد عنده ثلاث ايام يرى عمله بعدين صرحه فالرجل قال له ايه هو ما رأيت بعدين مشي عبد الله بن عمر فرأي الفديف فكر شوية فرجعتني قال له هو ما رأيت إلا أني لا أجد, لأحد أو لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا, ولا حسدا ولا أحسد أحدا من المسلمين على خير أعطاه الله إياه فقال له عبد الله بن عمر هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق فالكلمة برغم عمر دي فيها معنايين مهمين يعني ممكن نختم بيهم حقا المعنى الأول إن عمل القلب ده اللي هو عدم الحسد أو الغشة أو غيره أفضل من اللي هو كان بيتثبعه من أعمال الظاهرة زي قيام الليل مساء تفهم؟ والمعنى الثاني وده معنى مهم إن عبادات القلبية أصعب أحمكم الله أصعب من عبادات الجوارح وقال له هذه هاته التي لا نطيق فمجاهدتها أصعب من مجهدة عمل الجوارح وبالتالي يبقى فعلها أثوب من فعل أعمال الجوارح ذكرنا امثله تانية زي مثلا قول الصحابة في سيدنا أبي بكر اللي إحنا سألينه من شوية ما بلغ ابو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدري وقول النبي عليه الصلاة والسلام أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أو إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق إن الرجل يبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغ بالعمل أو خير ما يجده المرء يوم القيامة حسن الخلق تمام وسائل بسرعة كده الناس تحاول تتفكر فيها وتعمل بيها لتغيير موضوع مسائل القلب دي أول الأمور العامة اللي ممكن تتحصل بيها على حال أفضل للقلب هو إيه الذكر وأفضل الذكر قراءة القرآن يبقى الانسان ازاي تحصل الاول على حال قلب كويس. اهم الامور هي ايه? كثرة الذكر. او كثرة التلاوة. ولكن افضل من الكثرة او مع الكثرة الكيفيه فابدا اغير جزء من التلاوة اللي انت بتقراها ديت. او الذكر اللي انت بتذكره. وتقعد تتفكر فيه. ماشي? واختبر نفسك من الفترة للتانية. يعني بعد ما تخلص اذكر الصباح مثلا او حاجة. وقف كده اشوف انت انهي واحد من الاذكار ديت ففكرت فيه في معناه مثلا يعني المرة اللي بعدها يبقى اكتر واكتر يمكن الموضوع يبقى اصعب في الاذكار المتكررة بالمئة مرة والعشر مرات التفكر فيها في كل واحدة صعب يعني بس فكر في اولهم ولا حاجة وبعد كده ممكن يتوه منك الموضوع لكن الاذكار اللي هي بتبقى مرة واحدة التفكر في معناها سهل ماشي سهل ان شاء الله فما تبقاش سيبها ترددك للأعمال الظاهرة اللي هي زي الذكر أو تلاوت القرآن فوردك العادي أو حتى صلاتك بيه تبقى بنفس الإسلوب ابدأ تعهد تغير قلبك مع الأعمال القلبية اللي هي الأعمال المؤثرة مباشرة في القلب اللي هو الذكر يعني ما شيئا دي أول واحدة تاني واحدة قطع الأجل أو ذكر الموت يعني انت تتفكر في أن أجالك ما هيش ممتدة تقطع أملك في الدنيا فتكثر من ذكر الموت يتني واحدة الاكثر من ذكر الموت ذكر الموت او كسرة زيارة القبور مثلا او غيره دي برضو واحدة من الاعمال الظاهرة ولكن من الاعمال الظاهرة المؤثرة مباشرة في القلب لان اكتر حاجة ممكن تحرك قلبك انه يرتبط بالاخرة وينفصل عن الدنيا ولو انت عندك طول امل في الحياة يعني مش يبقى عندك يعني هم على انك تغير حالك يعني في الدنيا وكلام ده توب بكرة ولا بعد ولا منه هنشي. رقم ثلاثة الاكثر من مخالطة الصالحين واقتباس اخلاقهم سبب الاختلاط دوت فعلا عادي يعني هم موجودين يعني معاك او خراية احوالهم والكلام دوت في الكتب مخالطة الصالحين ولا على اعمالهم ويقول الطبع سراق. فلو حال قلبك يعني قسى فيروح يعني تقعد مع ناس معينة يكون احوالهم احسن شوية مش عبادتهم اكتر شويه. احوال قلوبهم احسن شوية فيقوم يعني يغير فيك الموضوع ده او تقرأ يعني في احوال السابقين مش تلعب البكاء مال البكاء بحال القلب. حدو. حدو. لا السؤال بينانو مارل ازاي اتضرب لا, لا, لا في طبعا طرق ادربه بيها على البكاء كده عملت اه عشان كده بقوله ما لكش دعوه بالبكاء ماشي هم هو <تصفيق> انت اه يعني ممكن يلاقيها اسباب كتير ايه وان عايض بيه. انت اهتم بحال قلبك مش بايه اللي هيطلع على جوارحك من حال القلب ده. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايه ده? ايه ده? نقول كتاب كله خمسين صفحة اقروا كله هنا. انا مش محتاج وضع يروب كتاب يعني الكتب اللي هي اللي احنا بخده افتاني مرة دي مش محتاجك تقرأ الكتاب كله زي ما سامل ان احنا خدنا المرة اللي فاتت ده. مش عايزك تقرأ الكتاب يعني لو لو انت قريته حاجة كويسة يعني بس. كتير جدا من الكتب ديت بتبقى كتب المعاصرين بما بمعنى إحنا بنقرى كتب مواضحة شبه بعضة أو متقربة وشبه دراستك فتلاقي الكلام مكرر يعني إحنا بس بنحاول نذكر بالمعاني فلو بقى في معنى منهم تائه منك طبعا إحنا مختلفين عن بعض في مثلا لو قرينا حاجة في المعاني الفكرية أو حاجة بعضنا يكون عنده قصور في الجانب ده فيبقى بقى الكتاب اللي إحنا قلناه في بعضين يكون عنده مشكلة في مسائلات القلوب او حاجة بل احنا نقره في المجال دوت يكمل ويستطرد وراه فهمتم الهدف؟ ان احنا بنستعرض الكتب مش بنقراها كلها هم عم عشان نقراهم كلهم واعد الله بس يعني فيش مشايكش عشان اخذ العيك ينفع انا بقول تزلق طائفة من امتي الله على الحق اول صفة ايه؟ من خذلهم مش مهم بقى من خلفه دي يعني لا يضرهم من خذلهم طبعا انا يعني انا ما كنتش حابب فينا خلص. بقى لي سنين فماشي يعني لا في والله في في مرات في بس بتغم طيب قدمنا كده اربع ساعات ولا حاجة نخلص الموضوع العملي ده. لدينا كم نقطة ازلنا نعيشهم. واحد اين اين اين خمسة ستة سبعة تسعة عشر أي مشاكل ايه كان فيه. العملي بقى. كانها حتى ممكن أو يعني, هو يعني مش هل هو عن هو يوصل حتى هو ما يحسر. يعني كثر ذكر الموت او غيرها من الاعمال اللي ما بتفرقش زي مثلا زياره القبور او غيرها اعمال القلوب للاسف هي ايه حلقة مفرغة يعني ما تبقاش عارف انت هتبدا منين يعني عشان تصل ان انت تتأثر بذات القلب بذات القبر ديت لازم يكون عندك بعض احوال القلوب وعشان تجد احوال القلوب عايز تزور القبر او تتلف حوالين نفسك كده كل كل اعمال القلوب كده يعني كسر الموضوع صعب عشان كده بيبقى زي ما في العبادات ربنا عز وجل يوجد مواسم الناس تنشط فيها ويجمع لهم من الأحوال يعني من الأوضاع اللي يخليهم يعني يتغيروا تغير كبير شوي فترة أو ليلة فيستمروا عليه فوقي إنه يعني إيه الحال إنه بيكسر الحلقة المفرغة دي فأنت محتاج تكسر الحلقة ديت ببعض الأحوال إما الاستمرار على التذكير حتى ولو ما بيأثرش في البداية والتذكير ساعات احنا بن, بن يعني بنناقش بطريقه غلط يعني يعني بتقعد تفكر ان هموت انا هموت انا هموت انا موت. مش بس كده يعني زي مثلا ايه معاك فلوس معينة الفلوس ديت عايز تحوشها عشان بعد مش عارف عشر سنين هتعمل مش عارف ايه وبعدين الخطة دي نفسها فيها طول امل وانت بتخطط الخطة ديت تبقى بقى تحاول تفكر نفسك الموضوع مش كده يعني مش بالسهوله دي .م. ما الخطأ تشي ولا لا كده ينتبه كده هذا الخطأ. كلا برغم. إيه في انا بكلمكم مش بكلم ناس مش ماشي. عشان مرة يجي بعد مليون سنة. ده الرد بس مش مش هنا طعم هواش المقصود ما مش كله نقطة نرجع لها مش المقصود ان احنا ما نعملش الاعمال الظاهرة دية زي التخطط الغيره ما زعفتش فيه طيب السادة الافاضل اللي كنا احنا بقدقلنا كتير ايه وعملين يقول لهم يقروا في المنهج التربوي وعملون مشارك ايه عشان هتدقوا تتابعوا بعض الناس. اللي بقى ايه. عندنا يومين رياضيين. واحد هندسة المطرية. عشان عددهم كبير شوية. هيروح معاهم تلاتة من هنا. عارفين نفسهم. اليوم الخميس. سرور وشرباني وكمال نحلة. كمال ما بيجيش كمال فين? برضو? طيب. دي ما خمس دسعة كام? واحدة? حلوة. طب هم عمدهم اشغال المزدي. اه طيب خلاص. ياك حد ما يروحش بقى. الهدف من اللقاء ده ايه هو? ما فيهن الثلاثة دول. سرور فين كان هنا هيرب دلوقتي? هيربان. هيرب. شربان يسد. ما يبقوا اثنين حتى واحد ما يجاوبش التاني يعني تاها شوي ليه الهدف? التعارف مين اللي اتعرف عليهم? انتو يعني الثلاثة دول. بقدرت نراجع تاني احنا بنعمل ايه اصلا عندنا بعض الناس مش بتصدق بينا اوثق <تصفيق> صبور جدا بس لغايه ما الدنيا بت بتبوظ ببدا اقطش معاهم وزي ما شرباني قال كده احنا الهدف دوت هو ان الثلاثه دول او غيرهم بقى في المجموعة الثانيه يبدأوا يتعرفوا على بعض الاخوه اللي هما طلبوا في الكليه ماشي شمعنا؟ عشان الدعاه اللي في الكلية ما بيقوش بطبعينهم. ليه برضو؟ عشان يشتغلوا في الدعوة بقى. ماشي؟ احنا زمان او لغاية وقت قريب كان اللي بيشتغل دعوة في مكان بيعمل كل حاجة. بيعمل التعارف والتقالف والتكوين على قدر ما يستطيع. دلوقتي احنا هنبدأ يعني ايه؟ نتخصص شوية. يعني مثلا زي ما شرباني او صرور ما ينفعوش يخش جوه كلية يعملوا دعوة. هو برضو نفسه اللي بوه الكلية دوت له وضع مخصوص انه يعرف فيه عمل في المكان ده اللي غيره ما يقدرش يعمل فلازم يفضل ايه يشتغل دعوه في المكان ده الباقي بقى من الناس اللي ما فيش مكان في الدعوة يشتغل فيها يشتغل في مرحلة التكوين فانفضيه بس عشان المدعوين دول ينتقلوا من انهم عارفين اخوهم اللي في الكلية دوت لانهم يبقوا عارفين واحد تاني خريج اكبر نعمل بقى المرحلة اللي انتقلية دي اللي طول اطولي ماشي تبدأ باليومين اللي إحنا اللقائين دول الرياضيين دول وبعديها على طول اللقاءات بقى اللي إحنا هنشرح فيها بقى الكلمات أو المنهج الترباوي أو غيره على حسب مستواه انتفقنا كده؟ تعرفين قولي بقى ايه المشكله كده انا خدت بقى هنعمل ايه اسمك ايه روحي شفت واضحه ازاي حطيتني كده كنت حطيت لي اول ضايع ايوه عامل لنا ايه بقى الموضوع مفيد ازاي <تصفيق> فالتلاتة دول هيروحوا يوم اللقاء ده مع محمود ومعاه مصطفى مجدي واحمد فتحي اللي هم خريجين هندسة المطرية <تصفيق> كل الهدف ان التلاتة اللي هم يعني منكم يعني اللي هو في التربية او التكوين يتعرفوا على الناس دي انه واحد هيبقى في الحلقة بتاعتك ده بعدين هنبقى نقسمه يعني هو متقسم بس ان احنا مش ده هدفنا في اليوم دوت يعني فأنت كل هذا في اليوم ده تتعرف عليه. بعد كده هيبقى بتحدد معات تاني. هتعود معهم بقى في حلقة. وتبدأ تقول لهم اول كلمة اللي انت تحضروها بقى لكم اربع اسابيع دول اللي لسه مخلصتو علي. هو اسبوع واحد. احنا بقى ثلاث تلات اسابيع اللي احنا فيه ده. ماشي كده? خلال الاجهزة كلها يكون انت عرفت المجموعة اللي معاك وقعدوا معاك وبقى يبقى في منكم لقاء مستمر يعني. بقى. بعد كده الاخوه اللي في الكليات بتاعتهم زي محمود مثلا مش مسؤول عن عن دعوتهم بقى لان هم في مرحله تانية غير اللي هو مخاطب بيه نبدا بقى نتفاهم بقى بعد شويه هو بقى هيبقى يعمل ايه ازاي اللي احنا الجزء الثاني من الفقر. اللي هيتنفذ يوم الخميس ده نفسه هيعملوا ناس تانية يوم السبت على بقيه الكليه اه اه اكتر شوي. ماشي <تصفيق> اي واحد بقى من الكل اللي عنده اي حد بالمواصفات دي يعني انهى مرحلة التعارف والتالف واحنا عايزين نبدأ نكونه ممكن نضيفه الواحدة من الحلقات دي يجيبه في واحدة من المعادين يا السبت يا الخميس ماشي؟ يتفق بس مع معلاء الاول ويحدد المعاد ويقوح ماشي كده؟ فاللي عنده مثلا اثنين تلاتة صاحبه في المنطقة تلاتة ولا حاجة في كلية تانية خالص ما لهمش علاقة باللي احنا شغالين فيهم او اي حاجة بس انهم المرحله دي يعني هو بالنسبه لهم زي اليوم بتاع يعني زي محمود مثلا بالنسبه للطلعه بتاع او مصطفى بالنسبه لاصحابه اللي في الكليه او كده يعمل الكلام ده الانسب طبعا يبقى يوم السبت لان الخميس دوت ما فهموش غيرهم يعني هم الكليه واحده واليوم دوت جنب الكلية ف فانسى حاجه السبت لان خليط اصلا من الاول فمش هيفرق لو جيت 2 مختلفين ماشي بس اتفقوا برضه مع علاقة في الموضوع ده نبهنا بقى يا عايزين. يوم السبت. يوم السبت اللي رايح الاخين خالد. هو رجل اللي كتب له من الخميس فلان وفلان وفلان. والسبت هم قول اسمين ما هنفضلوا تنفذوا عليه وقول لهم خلينا السبت خلينا السلك كان يوم الخميس اول السبت ولا خلينا الخميس اول حاجه عمل ادت اه ادت على طيب طيب ورمزي احمد رمزي وهواري. محمد صلاح شريف وعبد الرحمن حسن اهو سبعة. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تساك bung> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تساك> بس الثلاثة دول معهم اتنين تانيين احمد فاتح مصطفى مجد فيبقى خمسة يعني انتم الثلاثة معك اتنين تانين اصلا خرجين برضو فجعني موجودين سالة فانيها احمد فاجح ناسبه الخميس فايزين بقى حد يبدل السبت. احمد كامل مش مناسبه الخميس؟ لا يروح الخميس ما. حد اونا قلت اسمعهم ايه دول ينفع يروح الخميس؟ خميس دولين خميس لبكره معلوم مهمة برضو. بس في ناس مش هتغير. انت على أبويا يا لا. أيوة في ناس خميس. فيش ولا واحد مناسب شو؟ ما طب الناس مناسبهم السبت طيب. <مشترك> مغير ولا وقت يعني مش عايش. بيجي بغيب تارياله. انت مش مهم انت مش في لا انا انا الناس. لا حالات بس. في حالات خاصة. حالات خاصة عن ايه. في المرة كده. زي واحد في الناس. الناس الناس ما فحي تقولونهم حافظة ساعة. ماشي? ما هم عليهم هم بقشوا بقشة. ما نفس الوضع مم. يعني. عز المرس هتبدأ بقشة. ما دي نعيش بعديد. نبدأ بقى بس ننتنش في بيتي الحاجات. طيب الهدف بتاع اليومين دول لو ما تحققش بنسبة كبيرة يبقى احنا عايزين نحققه بنسبة اقل يعني مثلا لو التلاتة دول من رحولش صباح اتنين. ماشي الحال يعني بس اللي قال هيروح يروح هيروح يعتزل من دلوقت عشان ما يحصلش مشاكل النقطة بقى الأهم الدعوة بقى في المناطق والكليات اللي هو في غير المجموعة ديات اللي احنا شغالين معهم واصل يعني غير العشرة دول احنا عايزين بقيت الناس تعمل الكلام دوت احنا كنا اقتراح اقتراح لشكل الدعوة اللي هو الدعوة الفردية بتاع الزماني الكليات بتعمل نفس الكلام دوت والمناطق بتعمل نفس الكلام فنحاول نفكر نظبطه ازاي ونبدأ نشتغل فيه من دلوقتي الاقتراح تلقاتي او عايزين تكتبه وصل المواضيع ماشي مش عايزين ركزوا واحفظه ماشي. الاقتراح ان احنا نقسم, نقسم نفسنا على مناطق معينة المنطقة دي تكون فيها مواصفات اولها ان يكون في مسجد مهيئ ان احنا نتقابل فيه ماشين التاني واحدة ان المسجد دوت يصلح ان احنا نقول فيه كلمات او دروس يعني الدروس ديت مستحب لكن يعني دروس العدد كبير او على اقل كلمات لحلقات الصغيرة يعني احنا نتقابل ونعمل حلقة من غير مشاكل مع الإدارة من غير مشاكل مع الناس او مشاكل في اقل ما يمكن ماشي المسجد ده هنعتبره منطقة زي الكلية برضو يبقى الكليه زيها كده هنشتغل احنا بقى نتقسم على المناطق ديت بعد ما نحدد المناطق ديت اللي هي المساجد وال كليات نتقسم احنا عليه بحيث ما يبقاش عدد المناطق كبير قوي نقدر نتعب في ادارته ويبقى العدد الدعاه في المنطقة الواحده كافي انه يقيم فيها نشاط ماشي نتقسم بقى على حسب انت تقدر توصل المنطقة دي بسهولة جنب بيتك جنب شغلك موصلتك سهلة يعني اي حاجة بالطريقة دي ماشي هنختار بقى لدوقتي المناطق بطريقة ما. الدعاء هيبقى دورهم ايه في الموضوع ده اللي هو سابق لليوم الرياضي اللي احنا بنحكي فيه دلوقتي ان انت هنحاول نعمل بعض الانشطه اللي نجمع بها الشباب اللي في المنطقة ديت او الناس اللي في المنطقة ديت الانشطه ديت حاجات داخل المسجد او خارج المسجد زي حلقات القرآن مثلا زي الافترات المجمعة، زي مش عارف الكلام ذا أو الأعمال الخارجية المسجد زي الرحلات أو العبر الرياضية أو غيره. ويعلن الحاجات دي في المنطقة سواء إعلان عام أو إعلان خاص عن طريق أصحاب. بدي أول مهمة أو المهمة للدعوات في المنطقة اللي نعمل الأنشطة دي عشان تجمع الناس. لأن مش الديت تبقى هي باب التعارض. فهيبقى مطلوب من كل منطقة تحدد ايه هي الانشطة اللي مناسبة للمنطقة دي يعني جنبهم ملعب كرة ومتاح ومش عارف ايه بقى يركزوا عن المضوقة شوية المسجدين فاعملوا في الافطارات والحالات دي ماشي وهكذا يحدد كل منطقة لوحدة تاني مهمة التالف التالف دوت جزء كبير منه جوه المسجد والاقل براه يعني لو الانشطة ديت مثلا انت عرفته من مطش الكرة ما ينفعش طول الوقت بتتقالف معي في مطش الكورة يعني كل مرة تتقابله في مطش الكورة كده فنطلع متضاينين يعني. يعني. فهيب انت شيئا فشيئا بتقلق الانشطة الخريية ليه بتضر المساجد وتزود الانشطة لداخل المسجد. معايشي? بعد مرحلة معينة من التقالف بتبدأ معاه في المنهج بتاع الصح واللي احنا متفقين عليه دوت هيكون بقى اخوانك اللي سبقوك شوية في الخطوة دي حضروا شوية كلمات وشعلا تستخدمها بقى زي ما هي او تعدل عليها او تبدأ ان تحضر الكلمات او الكلام ده فكل واحد من الدعاء المفروض يتقدم بقى في المنهج التربية اللي احنا وزعناه عليكم دوت ويبدأ يقرأ في الكتب بتاعته ويسأل فيه والكلام ده عشان في وقت معين هيبدأ هو نفسه ينفز المنهج دوت او يشرح الكلمات ديت للبعض المادعويين ماشي في واحد من اخوانكم منكم اسمه هيثم عارفين مش مع حد هيتابع مع هيثم من المنهج التربوي يعني هو كأنه المتابع مع عليهم بعض الحاجات في المنهج الطرباوي يروها ويراجع معهم العبادات الشخصية وغيره ولو عنده اسئله في الحاجات ديت فيبقى هو بيقعد معاكم مره كل اسبوع او اسبوعين يمكن بعد الدرس او لا اتفق معاه لسه فبقيت الناس كلها ي... ان شاء الله يقعدوا مع هيثم ده <تصفيق> احمد ما بيتابعكمش عشان باصل للانفصال احمد ما, بي... ما بيهتمش على ان انتم تفهموا المنهج التربوي ازاي ك... كاشخاص او انتم هتستفيدوا منه باي شكل احمد ضياء بيقعد معاكم عشان تبقى انتم مدرسين للمنهج ده يعني مجال مناقشتكم الموضوع يمكن يبقى اكثره ازاي انا هعرض النقط دي دي اسهل للمدعوين ولا غيرها ولا. ماشي طبعا ما يعني ما فيش اشكال من التداخل يعني يعني انت تسال مش هي مش هيترض مش هيترضك يعني بس قصدي ان دي مهمه محدده للوضع ده ماشي طيب دي المهمه الثانيه اللي هي موضوع تالف دي ماشي المهمه الثالثه ان هم يبدأوا ينقلوا المدعوين دي لبعض المربيين اللي هم برضو ناس مننا فممكن نفس المنطقة واحد منها او اثنين هيشتغلوا في التكوين مش هيشتغلوا في التعارف ولا في التقالف يبقى اللي هما يهتموا ان هم يعملوا التكوين ده مرحلة التكوين اما بمعاونة بالمع... ناس تانية في منطقة تانية او نفس المنطقة نفسها يبقى ناس فيها تفرغ لمسألة التكوين للشكل عام. كل منطقه بقى هنناقشها بخصوصها يعني في بقى اقتراحات جانبيه على الشكل ده يعني مثلا المرحله بتاعت تدريس صحوه والتكوين اسهل الناس تتعمل يعني يبقى جنبك حاجه مجمعه زي الدرس العام زي ما كان بيحصل زمان في الدعوه ان احنا بنجيب الناس الاخوه المبتدئين واديهم درس لاحد المشايخ واحنا بنهتم ان هم يحضروا الدرس دوت فياخدوا منه معلومات ايمانيه وطربوية فيانصالح حالهم شوية باش انت المصدر الوحيد للتلقي ليهم ماشي فده هيبقى تعديل شويه على المنهج ان هي تكون كل محاضره في استوديو ذاته مثلا يعني يعني نشوف كيفيه ده بعد يعني قصدي اه يعني حاجة كده يعني مثلا احنا هندرس منهج صحوه ده منهج صحوه دوت كل محاضرة حاجه حاجة مختلفة عن الموضوع مختلف عن الموضوعات التانية ممكن موضوع طويلي تختف محططين لها اكثر يعني فيش اكتر من كده لكن ما هواش مثلا 7-8 دروس صلاة 7-20 درس في القيام مش مش بالطريقة دي يمكن القيام مرة واحدة اهمية عمل القلوب مرة او اقل يعني كده يعني فبدل ما يبقى انت مكلف تعمل كل حاجة للمدعوين هيبقى يترحل شوية بعض المهام للدرس العام ده وك. شكله بقى ازاي مش عارف ايه دي نقطة نقاش نناقشها دلوقتي بعض الحاجات اللي هي تسهل مرحلة التعارف وشوية من التالف موضوع الرحلات والمعسكرات اللي ممكن يطور لموضوع الجمعيه الخيرية او الكشاف ده او ده ده الاقتراح التاني ففي اقتراح يسهلك مرحلة التكوين شوية وفي اقتراح يسهل مرحلة التعارف والتقالف شوية بس الاقتراحين دول لهمش فايده من غير الشكل اللي إحنا وصفناه في البداية يعني من غير وجود الحلقات الحاجات التعارف اللي في المنطقة بعينها مش هيفيدك الدرس العام في مرحلة التكوين ولا هيفيدك الرحلة العامة اللي بيطلع فيها 101 و200 و1 فلازم المنطقة بعينها يكون فيها حاجات للتعارف للمنطقة دي ولازم كمان يكون في حلقات للتربيه والتكوين مش معتمدين على الدرس العام ممكن لو لغينا الدرس العام الموضوع يمشي شوي محسنين بس. بالضبط يعني ممكن ده يكون تغير في الاسلوب او الوسيلة او, كي أو كي لكن ما هوش غاني عن الطريقة الاساسيه في الدعوة اللي احنا نبدأ من ماشي? نبدأ بقى ناخدهم بقى من الاول. ها تصدق شوي. <تصفيق> ما التحليل <تصفيق> الرياضي بين بقى في المعاني الايمانيه على طريقه احمد حسنين زمان كان يقعد يدرس لنا كل حركه في الموحد يجيب جون وواحد مش عارف ايه بقى يشرح لنا المعاني الايمانيه في الموضوع ده كان بقى مفيد جدا بس في شويه تكلف طبعا بس كان بيبقى جميل الصراحه ما اجمل حاجة انا ايه كانت حاجة مختلفة يعني يعني مسلا كان الحاجات المهمة جدا ان لما واحد يدخل جنوي ويهيص يقعد بقى يعلق على الموضوع دوت على ان دوت ما هوش خلق محمود يعني لا كده يعني بيكسر قلوب الناس <تصفيق> موضوع مختلف يعني بحيث ان انت مش في العالم دوت يعني <تصفيق> يعني كويس كيفان انت جبت بجنو خلاص من تهينة يعني موضوع مش محتاج تطور اكتر من كده يعني في ناس بقى ده يزودها بقى ويروح يزلوا بقى بعين يعني لك تعرفوا تعملوا هولا بشعب كده يعني. طيب عايزين ألم بعد إذنكم عليكم السلام يا الله وبركاته. في الأخراف إذنكم أخير عليكم السلام يا مطلوب, <تصفيق> السلام يا مطلوب. <تصفيق> نحدد المناطق الأول ولا في التفاصيل نحدد المناطق. نحن عندنا كليات قائمة وحيك لساس نتبذى عشر المهمة على أساس المهمة يبقوا قائمين بعمائل؟ وهي ما هو مثلاً التلاتة الأول اللي احنا قلناهم دول هيبقوا شغالين في مرحلة التكوين في هندسة المطاريين السبعة التانيين دول هيبقوا مقسومين بين مرحلة التكوين في هندسة انتاني شمس وصيدال عين شمس, شمس وبقية الكليات اللي احنا اللي هنضموا لي فدول خلاص تصنفوا في مناطق معينة يعني فكي طلبة في الكلية يعني مثلاً الطلبة اللي هم كانوا لسه في الكلية واحنا بدأنا الدروس اما عادنا في حاجات التكوين ديت ما جبناش قسميهم خالص لا مش عشان اللي قاعدين في التكوين دول احسن منهم مسلا اوحش او اي حاجة عشان دول خلاص هم يعني الواجب بتاحهم ما ينفعش يخرج برة التعارف والتقالف مع طلبة الكلية لغاية ما تخرج وبعضنا هيشتغل بقى زيهم كده في المناطق وبعضهم هيكمل بقى الخطوة اللي وراهم في كلياتهم التكوين للحياتة دي عشان وطبعا ليه قدر ياخد اكتر من مهمة بحاجة كويس بس نحن مش عاديين حاجات تبضوا على بعض بس بالذات اللي انت هيبوا عندكم درسين او دلوقتي التلاتة هيتجمع بعد كده يبقى انت عندك يومين بتنزل فيهم ويوم تاني هتبقى بتوعد مع الناس المدعوين دول لتلات ايام يمكن بعد كده يبقى الموضوع فيه ضغط اكتر يعني ماشي؟ في ايه الاختراحات بقى؟ هنعندنا طبعا الصرايات ده بدأ بقى له فترة بنكمل مسجد الصرايات ده لأصد الكلية بتاعة هندستان شامس وبتاع هوايري أوريبي. تمام بما هو يعني رقم واحد <تصفيق> دلوقتي بيجبروا بلبن وحاجات كده عشان. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا فايز ستوك. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وفي ميزة في المسك دوت ان الشباب البعيد اللي هو مننا يعني ساكن بعيد ممكن يوصل له بسهوله بالمترو بعد ما عملوا محطة في شفت بس الخط الثالث بقى ف حتى مننا اللي مش, مش قريب من العباسيه بيوصل له يعني طيب الخطوه الثانيه اللي من منطقه ثانيه مين بقى عايزين حد في مدينه نصر ايه مدينه حق بس ده الحق انا حق احنا احنا من بعد الاوضاني لا ليه خلاص هو ويسيبكم في المسجد؟ مش هيسيبوا والله لا بقول بيسيبكم مش بيسيبوكم <تصفيق> لا لا مش دكتور حجاب لا في واحد زمان كده عندكم في المسجد ده قال لي اطلع بره ما تيجيش هنا تاني قال لنا يعني <تصفيق> الايمان بتاع المسجد اسمه ايه؟ زيدان؟ اه محمد زيدان يمكن عشان انتم منهل المسجد بس مش عايز الخنيكو دلوقتي او عشان ما قلبهوش فوق دماغه زي ما حصل معنا زي طيب وبعدين مين بقى معك يا ايه المطيعة هو انت احمد عادل صح احمد طاري طاري كمان وفقين هو, هو مش هينا ليه مان عارف ما. عارفة عامل صحيح معانا عافقين تاني مسجد مش من براشر عارفة موفقين على المسجد ده طب في مشكلة واحدة بس م... لازم اهل المنطقه لو انتم الاثنين طيب ماشي نشوف يعني عندنا الحق دلوقتي في مدينة نصر في حاجه تانية في مدينة نصر اخوان صرف اما هو طردني ليه عشان ما له الدنيا ايه ده اه ده اللي كان في الراحلة بس ده مش الامام ده ده مدير الاعمال هو اسمه خالد مش عارف ايه كده اسمه ايه مهانس خالد دا اسمه خالد ايه خالد عبدالرح معين خالد عبدالرح معين بس الحزب الوسط هم زبط الدنيا يعني اكاديمه الاسلامية اكاديمه الاسلامية عام اطلقهم ربيع من الحاجات الجميلة دي فين في فين محمد صلاح صرارة في فين المسجد بتاعكو دا ينفع في اي حاجة في اي حاجة؟ مش طوله منطقة بتاعتنا فيها شغل وانت اباد دا؟ دا دا موسيطة <تصفيق> Se the tutto يعني ينفع الناس من بره المنطقة ييجي واشتغلوا معاكم في المسجد ولا ده يبقى مستنكر في المسجد ينفع فعلت يا الله؟ ما سواء الناس اللي ندعوهم في الكمية ده؟ المنطقة هو صغيرة أصلاً لا مال صغيرة أقبال يعني مش ريالي. ما يقبالش ما فيش اعمال فيش حاجة ما قريس ما فيش حاجة احنا عايزين نعمل بقى يعني وخين المسجد أصلاً؟ يعني شخنا له رعيب من رعيب من اسمه من رياض الصلاحين كده بعد رياض الصلاحين ما لو حد وصل <تصفيق> انا عن عارفين والله سبي يعني <تكلمت> في ناس دلوقتي في ده ده إيه ماشي عشان لا هو متضايق اللي احنا بنعمله وعايز قرارات ونشتغل على طول انا في مرحلة التخطيط ما فيهاش هعمل ايه بس هو لازم يفضل قاعد عشان ما نشتش بقى نقعد احنا نحلم ونخطط ونروح في عالم تاني نيجي ننزل على الواقع يعني فمعلش احنا خالقينكم بس يعني هنعمل ايه السؤال السؤال طيب راجل لكن بني اصر الرجل واقعي ايوه احنا الحس يعني على فاكس يعني زي ما بيقول كده احنا بنتكلم في الهواء وهو بيتكلم على الواقع <تصفيق> بعد النهاردة نتركه يعني. ماشي. طيب هنترك شوية النقاش عن موضوع الاليات في كل منطقة للمرة الجاي. ان شاء الله. بقى نحدد بقى يعني الصورة العامة. في مناطق كتير من مناطق ديت وكليات كتير ممكن نجمعهم في درس عام. نعمل ده ولا لا. علما بان المتاح اما استخدام احد الدروس القائمة لبعض المشايخ المشهورين الموجودين حاليا زي مثلا الشيخاني حلمي او محمود المصري او غيره مسامي المصطفى يعني اي حد من المشهورين دروسهم قائمة فعلا فممكن نستخدم الدروس ديت كنقطة من الانطلاق او لجمع الناس عليها او للتربيه او اي كان مسمى يعني وما قدرش نعدل فيه فهيبقى في مشكلة يعني هيبقى العيب الوحيد يعني طبعا الميزه محه معروفه مشهوره الناس اكثر في القبول يعني نحسبهم اكثر في الاخلاص كمان طريقتهم في الكلام افضل اكثر قبولا عند الناس تدربوا على الموضوع في يعني متخصصين ليه كده فالميزه ما تخفش على حد فيكم العيب الرئيسي هو المنهج اللي هياخدوه مثلا في في الدروس ممكن ما بقاش هو اللي احنا عايزينه يعني في الوقت ده بعينه زي مثلا الشيخ هني حلم جي بعد الثورة قدى مجموع دروس كتير على مثلا طريقة الاختيار للزوجة والتربية الابناء يمكن ده ما يكونش هو الهدف اللي احنا عايزينه دلوقتي لمدعويننا وإن كانت الدروس نفسها صلبها ما كويس ومفيد وكل حاجة بس هو ده اللي نستخدمه للدعو فده ما حدك بحث هو ايه اللي موجود ويفيد ولا لا لو كان الضرر دوت قليل يبديه انسب حاجة موجود طب يبقى في مش راح احاول كل المشاكل اللي باخدها كدوره درس المتاع طيب ماشي يوم الخميس بالاصق السلام عليكم يا شيخ اه طبعا دي انا بقى في الدعاه هيروحوا ازاي يودوا الناس ازاي اقول بس بقيت الاختيارات وبعدين نناقشه ماشي ده الاختيار الاولاني من الدرس العام يكون كده طبعا الاختيار الاسبق ليهم ان احنا ما نستغني عن الفكر نقدر على الحل العادي بس لو قررنا ان هو درس العامي بقى كده. الاختيار التاني هل حنحاول نتفق مع بعض طلاب العلم ان هو ينشئ درس من الدروس ديت. الطلاب العلم دول ممكن يكونوا غيرنا من من مش في مدرستنا يعني من بعضه بقى من يعني المتمرسين في الموضوع شوية. او في مدرستنا. اللي غيرنا دول هيبقوا مشتركين معانا في عيب ان هما مش مشهورين اوي. الناس ممكن ما تقبلش على الدرس المجرد ذكر الاسم يعني. ولكن ممكن يكون متمرسين أكثر على دروس الوعظة والرقائق عن بعضنا الاختيار الثالث هو أوفق الاختيارات من ناحية المنهج وأقلهم من ناحية الأسلوب فهو بس مسألة موازن نرتضي الأسلوب بصورة كبيرة ومش مشكلة المادة العلمية قوي ولا المادة العلمية الأهم والأسلوب يعني يتحسن مع الوقت مثلا أو حاجة فنرتضي لنا احنا ندوع على انسب ما هستجبه وقريب الحالة احنا احنا قلنا احنا هنبحث موضحنا. في اللي موجودين في الموجودين من المشاهير لو لقينا في اللي موجودين دوت مع الميزة اللي موجودة العيب قليل او مش موجود يمكن نلاقي درس هو بدي اللي عندنا اللي احنا عايزينه عاوز نستخدمه ونرتاح. جميل على طول مش بدل قلنا مع الحاجه أشكال. ده أشكال إن هو ان هو ارتباط بالدرس ده ممكن ارتباطه بال هو هناك من الهدف من الدرس اللي احنا كنا ممكن نعمل دوت على هو للانشطه يبقى مش بنناقش ان احنا نقيم درس مش معقول نتكلف ونخلي حد مننا يدرس او نتفق مع حد يدرس واحنا هنروح مره او مرتين لكن لو احنا نستخدمه كنشاط يبقى هو واحد من انشطته مفيش مشاكل يبقى في الانشطة ان انت ممكن تروح معهم درس مرة او شاء الله ماشي. لكن انا متكلم على درس يغنيك عن بعض ما ستلقيه في مرحلة التكوين. يعني بدل ما يبقى سقف المدعوين هو واحد منكم يدرس لهم كل حاجة من الالف اللي لغاية ما يدخل المدرسة العروم الشرعية الدروس تاعتنا. يبقى فيه معاه في المرحلة دي افحد تاني بيتكلم. يعني يبقى واحد منك الكلام ومن التاني. بالأضافة بقى الحاجات منتها تشتريطها عليه من علي الكتب حبيبي. بس مش عايفة المشكلة ولا المعظم ما شاهدت دي دي كويس وكده فممكن ان ما يحضر اسحجات دي بس حاجات دي مش هو كده يجي يجي عندنا أو طبعاً, طبعا حس الفرق لو الدرس ده كده حصل ده حصل أصلاً حصل معاكين حصل فعلا هم لما يروح درس الشيخ هو نفس الكلام اللي بيحب يسمعه ويرقى قلبه من اسبوع اسبوع ما خلاص هو اسلوب الشيخ اصلا كده ان شاء الله ما بيبقاش بقى هو مش مهتم بعد بس كده عشان مش فاهم شي لا ما ترجعش قول انا انا ليش بيميش هم من بعيد بيبدا يحس ان هو تشبع خلاص من الحاجات دي وعاوز يبدأ بقى كده نفسيا ان هي يزيد ويعني فهمه في معين مع أو معين. بيجي طيب احنا محتاجين نوجه الاول الموضوع في كرين عشان كده ما اقولش احنا مش عايزين نسيبه للموضوع ده يعني لو عملنا الدرس دوت خاصة مع المشاهير مش لأماش نسيبه كده للطل وبعد كده بعد سنة بعد نشوف هو بوصل لفين ولا لا لازم مع الحركة بتاعتك انت مع الحلقات مع غيره فانت ربطه شوية ممكن ممكن, ممكن, <تصفيق> ممكن نخلي الدرس ده ممكن نخلي الدرس ده اللي هي يبقى ان غلط لان هي يعني هي اله... اله... فعلا محتاج محتاج حد حد جذاب ليه... يقعد معاه ويدي له ايه اللي الناس اللي هي مش محتاجة الكلام ده ما عندنا السكه اصلا يعني حد عشان يبقى كده كي... و... مش حل هو هل الشيخ حسام عنده امكانيه ان هو يتفق مع حد من الشيوخ اللي هم عندهم القبوليه الجماهيريه بنفس الوقت ويكون منهجهم احنا نعرف بنتكلم فيه شويه او ممكن نقترح اقتراحات شوية او كده لا انا <تصفيق> قلت اللي احنا نقدرنا نتناقش معاهم غير المشاهير فخلاص لو غير المشاهير يبقى الموء بتاعة البريق ده اختفت يبقى بنتناقش بقى زيهم زي غيرهم يعني نشوف بقى نتفهم ازاي قولي يا كريم بس عايقوا الحاجة ما ذكر يعني من <تصفيق> تدوس ساعة المشاير الزوات تصغير مشكلة ودي بحدثنا خطر جديد ان احنا نقول ان المشكلة ان يروح هناك تلاقي مش مشكلة ان لو هو واحد راح نكون امتظم عن مش هين حيني مصطفى هي مش مشكلة يعني ممكن يكون واحد ده بنسبه له كل امن وده كفاية بس الفكرة ان هي تكون متابعة الاخ اللي معهم متابعته في محتوى الدرس محتوى الدرس نفسه طيب انت عايز توصل من الدرس ده لأي الدرس ده كده قلبيا انت مش طعب تستمين يفتح له ان في حاجه اسمها في العلب ماشي فايه ما ينفعش مشكلة مشكله ومش مش يعني نبصلح مش, مش القصد ان احنا ما, على ما يعني ان على ان احنا نوديه لحسن يتعلق أمان. احنا نوديه وبعدين إن نصلح حكاية ان هو يقول هيكتفي بدوت او لا او غيره البرنامج بيديله منظومه ان انت محتاج تتعلم انت علمت عندنا تعليمك الحته ما ماشي ان شاء الله يعني نخلي حضي عن قسامة هو اللي يختصدر الموضوع ده ويبقى نوال حاجة كبيرة بعد كده تمام؟ يعني ودي تبقى زي حضامة كده تدخل على عن على عرضه يعني احنا بعد هنروح وندفي مع الناس مش هنقول لا لكن احنا لو حضي ما عندنا من هنا اول بدأ الموضوع على لونج رونم هيبقى أحسن كتير يقول المدرسة نحن عزين مش مهندس تلتزام يبقى مع الناس كبيرة ما, ما فيش خلاف ده بس الصحوه كان فيها عيب رئيسي يعني المدرس مش مختلف مش ثابت لو واحد منهم ثابت كان هيبقى في يعني, يعني فيش واللي جاي ده اصلا جاي في في يعني في جاي مع حد <تلوقتي> يعني لو جايبينهم احنا اللي جايبينهم بأدينا لدرس حتى ولو كان اللي بيقوله محدش مش مش مشهور او اسلوبه مش جذاب قوي او مش عارف ايه هينتظم الى حد كبير <تصفيق> ده درس تكوين درس تكوين <تصفيق> ولا درس <تصفيق> رخاض <درخلت. تصفيق> ده او ده احنا هنحتاج دروس او انت الحلقات اللي احنا نمسكها للناس دي تتكلم معهم من قول نص مرحلة التألف او يمكن من بدايتها لغاية نهاية مرحلة التكوين اللي هي قبل المدرسة. قبل التكوين العلمي. المرحلة دي كلها. يبقى فيها درس ماشي. يبقى في النص الأولاني اللي هو قبل التكوين درس ماشي. يبقى هو تكوين درس ماشي. يعني الدرس دعي في التكوين في اللي قبله إذا كانت في مواضيع عام أو اللي تزود عليها سواء في المرحلة أو في ديجات نشكله زي ما حا عايزين إن معظم الناس ما أشايفون الناس مجرام كتير اللي هو مهلم أو مهتور على العلم العلم المنظر. مين اللي بيثبته مين اللي بيثبته والمادة يعني عصلا دروس كالتال بصحوة كالتال معظم الكريم يعني دروس اللي ده اللي مش مهنة سبحانه العقر ننظر اللي المعاني اليمنية مدلب بسطول بمع... كويس المعاني ديت كان يعني الناس يعني اللي سمعها مرة كان عايز سمعها مرة بيهمت باتي اللي انا عايز اقول هو يعني المادة عن حاجة تنسب المدى ولي اي خاصة ان احنا اللي بنجيب المدعوين للدرس مش بنقول اعلن عن درس والناس تجيء يعني مش اي حد جاي وخلاص إحنا, احنا اللي بنجيبهم بادينا زي ما هيوض في الحلقة هنجيبهم فثبتهم يعني نسبته مش قليله حتى لو كان الدرس مش حلو قوي يعني هو يعني انا نروح يعني لما جوه مع ما هو في هو فيه وصل المشكله في النقطه دي هو في ناس آه فعلا اللي را اللي بيكوينه بس هو فعلا في ناس لما ما تبقاش انترستد الناس ما تبقاش بالدرس ما بتحسش الماده او ليس اللي بيجيب الناس فعلا ما بيجيش انا اصلا شفت نمازك شفت الموضوع ده كذا حد بيجيش ثاني بيجيش مثلا ده مش هو عشان الاسلوب ده وما بيعرفش يسمع بيه هو, هو مش جاي مش جاي على ما دلوقتي عشان حاجة معينه بس هذه دي <تكلم> أتكلم على المعنى إما إنه هه هه هم يفسمش هيبصي مش هو هو هو المعنى بغض النظر عن الموضوع كانوا على مثالين مختلفين بس فعشان كده مش هتلتقوا يعني هو هبتكلم على شخصياتهم بتتكلم على شخصيات تانية ناس تانية غير بعض عشان كده هو نادي يختلط الموضوع يعني برضه نفس الكلام انت لو وديتهم لدرس عام الناس اللي بتكلم عليهم محمود مش من حتى لو الدرس ده بيقولوا الشيخ محمد حسان ولا حسن يا قولنا هم صوت مرايح بس يعني مشان هنبسط بدرسي يعني ممكن يبقى مبسوط به حال انه يروح مرة او مرتين لكن مش هيستمر فيه برده اللي لو هو الناس اللي بيتكلم عليهم يعني لو بيدور على اهل يربيه اللي هو ضياء كان بيتكلم عليهم نفس الكلام اللي قالهم هاشرف بالظبط احنا لو احنا الدرس دوت لناس خلاص بقت بتبحث عن التدين هتبقى بتدور على التدين مش بتدور على مين اللي بيدهولها او بيدهولها ازاي لو الدرس دوت لناس ما بتدورش على الدين احنا اللي بنحاول نحثوهم عليه يبقى احنا بنحاول يعني يعني سلسل. نجمله بقى قدر الامكان انا اتكلم كان ناس كانت بتحب مثلا الاستاذ محمد حسامين وما تحبش دولس تايل يعني كان بتحب مثلا تيجي عند الاستاذ حسامين عشان خاطر هو يعني الاسلوب مثلا او طريقه القاء زي كده بيحبه هو مش عايز حد مشهور او ما كانش حد عايز حد ايوه فاهم اه بس كويس اه وعايز حد لاقته كمان يكون يعني يبقى هو متخصص في النقطه دي ندرس الاقتراحين بقى كل واحد لوحده عشان نبقى نختار منهم او نأجل الاختيار بعد ما ندرس. لو احنا قررنا ان هو الاقتراح الاول ان احنا نتفق مع يعني احد الدروس القائمة نتفق ان هو ده الدرس اللي هنودي فيه الناس ايه الاقتراحات الموجودة على الساحة قال الشيخاني حلمي متكلم عن حاجة في احوال القلوب شيف شيف بس تدا يوم الخميس ففي مشكلة شيف. شيف. والحد في العزيز الحدث العزيز طيب في البلاد بيشرح ايه سيرة سيرو في في البلاد والحد ده الصايف ابن قايم هو يعني بس مش الشيخ سمير طبعا لغته عالية بس هو بيقوله في الخطب بس لكن في الدروس لغته معقوله شوي <dosen> خطب انت وابتفهمش كمان بالك الناس بلتك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بس انت متفهمش السجع يعني متفهمش اللي هو الم... المعنى التاني اللي بيقوله يعني هو بيقول جملة وبعدين بيقولها ب... يعني بطريقة تانية مش, انت مش مهم لو شلت انت دية تتبقى فهمت ان شاء الله ف... يا <تصفيق> فاين طيب هذا <تصفيق> الاقتراح بتاع السبت الحد ده هيبقى مناسب حتى للمعيد دروسكم ما فيهوش تعارض كبير فلو اخدتم الناس للدرس ده او ده حسب بقى المناطق اللي اقرب ليه هنا او هنا باختراح الشيخ سامر مصطفى احسن شوية باختراح الشيخ هاني عشان ما اعود معادي الدرس. بقول يعني. وليه الدرس برضو في يوم الاثنين بس بايد يعني زي ده عشان. درس يوم الاثنين مزاح يبقى عن كل المناطق دي. حلو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب خلاص يبقى ما في النهارده من النهارده احنا مش عارفين نتكلم في ايه كل <تصفيق> <تصفيق> <أربعة> بعد العشاء بيقول بقى لا يبقى خلاص بلاش ما دام مواضيع ما نعرفش هيخبط في ايه المرة الجاي. <تصفيق> ما نعرفش بقى يعني. <تصفيق> ما نعرفش يعني. معكيد اه? يعني اي حد هيتكلم لو انت مش موطادي منهجه مية في المية. لازم تسأل سؤال هو بيتكلم في انهي موضوع عشان لو في الجزء اللي انت قابله من غير نقاش تودي له الناس. لكن لو فيه الجزء ده وفيه اشكال بقى لازم تفضل فلتر بقى يعني. يا ما تودهمش يا فلتر. فهذا كده ما فيش موضوع الموضوع متفرق يعني مش عالت فينا في ايه والدنيا بقى دخل على بوزان المرة فترة الجاية الانتخابات بقى في بعضهم اللي عمل دول الشيخ نشأت بيدي فيين العزيز بيدي بقى بيشح بيشح يعني انتبه. هنودي الناس ثاني يوم في سوريا او او <تضحق> <تضحق> شرح التاريخ بطريقته هيبقوا يعني. حتى لو ما قالش يروحوا وقتها ناس بسخنة لوحدها. <تضحق> <تضحق> ما <معرفة> بس. <ده> <تضحق> <تضحق> ايه? الشيخ محمد المصر يقول في درس له. بس انا مش لا في بتاعي. يا ما باتل معلوماتي مش بشرطهم. الشيخ في مسجد في نادي الشمس تمينو منارة نادي الشمس في الصور فده بي بس <تصفيق> مش مهم صحيح مش رايحين المسجد ده بقى إقامة دعوة ده مجرد درس تروح تحضر الدعس اللي تمشي ما داخل طبعا مطوياته ومسقط اللي يعني ممكن لزقوكم انت ماشي <تصفيق> بس مش مهم يعني مستوى <تصفيق> ده مكانه مكانه محجة لا هو بعيد عن البوابات شوي لا لا لا لا لا لا بعض. لا لا مشاكل. ده <تصفيق> بالمثال اللي بيقوله يعني احنا مش عايزين نقسدهم دلوقتي يعني كمان شويه يعني. يا دي اوه بصوا لما الله الله بس هو طيب ما هو احنا عندنا الثلاث اقتراحات الثلاث مشايخ ممكن طبعا نسيبهم الثلاثه لان احنا ما عندناش ما عندناش اسراب على المادة اللي هما بيقولوها فيبقى كل منطقة تجمع على المكان القريب سواء بقى كان درس الرقائق بتاع الشيخ هاني او درس الرقائق بتاع يوم الجمعة او درس الشيخ سمير بتاع العزيز السيرة مع اختلاف المادة بس هو هذا فيبقى الحاقق من الناس ايه اطراف تستمعوا لذلك الاقتراح التاني بقى لو احنا هننشئ الدرس من واحد مننا او انت موفينا احد يموفي على الاقتراح ده ده تلبيس بقى مرحبين ثلاثة والله خمس ثلاثة. ستة بس. خدش المعارضين عشان اعتبر الباقي كله معارض يعني. هو كترح الثلاثة يعني بس. يعني ممكن يكسب الاثنين يعني يعني يمشي ده. وفي نفس الوقت حد يبقى هو يمسك بس كما ماشي بس كم واحد معترض ايه نعمله. لا أي سبب سواء ان اه حد اه واحد اثنين ثلاثة اربعه خمسة ستة سبعة ثمانيه ثمانيه يا سيدي ثمانيه انت حسس بكده و الدرس في لا يعني الدرس مختلف خالص مختلفه ما احنا في شرح الاربعين نتكلم في اللغة وبتكلم في بلاغة وبنتكلم في عقيدة وبنتكلم في دقائق الألفاظ وبنتكلم في خلاف تفسير العلماء للمصالحات الحديث وبنتكلم في معاني القلبية اللي لطبع من الحديث ومساعد بدع وجهاد وحاجات كثيرة يعني فما يعني ما لهش علاقة خالص بال... يعني لو شرحت الأربعين بس للناس دي هو هو نفس الشرح نفس الكتب مش هيبقى الشرح كده ومش هيبقى كتاب وتعالى والكلمة دي بتشرف ازاي والنسخة بتاعتك فيها ايه ومش كده خالص يعني بس انا شفتهم يعني يمكن ما شفتهمش فهمت بس ازاي كده بس يعني اه احنا بنخطب الجمعه من غير كتاب لا علمك يعني مش نقعد كتير نخطب الجمعه يعني بقول يعني هو هو متخيل انه يقول من غير كتاب يعني انتوا متخيلين بس ان احنا كلنا بنشرح لازم نفتح الكتاب ونقول لا قول السيد اللي احنا حدد دي العيون تادي نعم روح عشان انا اللي هيحصل لحيك مرسمه المظافر وانت تغري ايه؟ ده رايح بكرة عصر يعني يعني <تصفيق> ما احنا قلنا اللي قلنا اوصلنا ان اقتراح الدرس ده ما هواش بديل عن الحلقات لان في غير وجود الحلقات هتبقى الدعوة للدرس العام سواء الدرس عام او درس احنا اللي عاملينه برضو بس عام الناس كلها قاعدة على بعض ما بيبقاش له التأثير اللي احنا عايزينه اللي هو انتقاله يعني من مرحلة لمرحلة لغاية ما يتأهل ان هو يعني يقبل دين بصورة متكملة والكلام ده فما ينفعش من غير التكوين الفردي الشخصي فحتى لو احنا لأنشأنا بدرس واحد مننا اللي قاله وعلى المنهج بتاعنا مرضو محتاج تكوين فردي بس كده التكوين الفردي هيبقى بمرحلة أسرع يعني احنا هنقتسم بقى المعاني اما الدرس العام يقول المعنى وانت بتؤكد عليه بأمثلة وتطبيقات ومتابعة والكلام ده او الدرس العام بيقول بعض المعاني وانت بتكمل معاني تانية بحيث ان اختازل الفترة بتاعة التربية دي هتبقى الفايدة كبيرة ان الدرس العام يكون متفق معاك في المنهج ان هم الاثنين عشين في سكة واحدة يعني مركزين بالظبط احنا عايزين نعمل ايه مفيش وقت ضايع مفيش درس روحناه بس مش مفيد قوي او مش مرحلته او في مرحلة سابقة او وهكذا يعني فيشكلات. في اشكلات اللي انا عمل او مش عملها حاجة الوصمع قبل الايه؟ هل قال لان هعرض معا فيه وصل لها وصل معا فيه ديها تبقى هناك شو بساك الحياة هو عاملها قبل كده عندنا دلوقتي عندنا اختيارين يا الحلقات دي هتبقى تأكيد على المعاني اللي هو أخذها من الدروس العامة وبس زي ما كان دور صاحبة بالظبط كان دور الحلقات بصاحبة حاجة شبه كده ما تمش بالصورة الاكمل بس هو يبقى حاجه كده ان هو بقى بيبدأ يعني ينفز المعاني دي فانت بتاكدها عليه اما من كتب تانية او من معاني ارتجالية من عندك او بس انت بتدور حوالين المعاني اللي الدرس عمله الدرس قال لا لا اقتراح الاول الاقتراح الثاني ان الدرس يبقى في بعض المعاني وانت ماشي في بعض معاني تانية خالص مالكش علاقه بالدرس ممكن تؤكد على بعض المعاني في الدرس او غيره بس انت بتعمل حاجه تانية فبدل ما المنهج دوت او عمل الاعاده الاخ ما ياخد مثلا سبعة او 8 شهور او سنه ياخد اخد كل المعاني وتركز عليها هو فاهم وطبعا فيه فايدة كبيرة من وجود الدرس انا متصورها الدرس العام واحد مننا اللي يعمله ان يبقى له سقف فقيك الشيخ من المشايخ يعني المشاهير مش هيبقى ده سقف فقيك رغم ان هو لكن مش مشترك تاخد الاخ وتروح له تتكلمه في مسألة هو سألك فيها وانت معرفتهاش مثلا او حاجة انت عايز يعني بتناقشه فيها مناقشة دقيقة او مش عارف ايه. هيزود شوية التآلف اللي انت بتحاول تعمله معايا. التآلف ده هيزيد شوية في الفترة اللي انت يعني لو فيه درس عام بحد انت عارفه وعارفك. يعني يبقى يعني في مؤذرة معاك. لكن طبعا هو العيب الرئيسي اللي احنا عريبا هو ما هواش بنفس بريق. رجح انا لا تعرف الناس على ان احنا نأس. مو ما بقى عشان الشتيمة يعني هد. <تصفيق> نقول لك الاعتراضات. الاعتراض الاول ان احنا يعني ده اكبر اعتراض منطقي احنا في غينة عن وجودها طالما في دروس عامة تانية يعني, يعني نعملها ليه ومجهود وحد تانية قاعد يحضر ويعمل احنا في غينة عن ده الحاجة الكبيرة ان مهما كان الدرس يبقى في الدايته مثلا 7 او 8 او 10 مرات مستوى الدرس الابداعي مش زي المستوى التاني الدرس التاني بعيدا عن المادة العلمية مستوى من ناحيه التشويق او الكلام او الاسلوب والكلام دول اكبر اعتراضين كبار يعني في اعتراضات تانية بقى زي شبه الهواري قالها سبع اسف الشيرباني قالها ان ممكن يبقى فيه تعارض ما بين الدرس وما بين الحلقات والكلام طالما احنا ماشيين في نفس النسق ونفس المنهج فيبقى ممكن يروح الدرس ويبطل حضور الحلقات من عرش يمسكوا يعني فيه اعتراض بقى وفيه بقى حاجات في انفس الناس يعني مرة انا مثلا قلت فور يعني كلام وعظي ولا حاجة بس كانش تيم اكتر منه وعظ فهو بقى ايه قافش يعني قالك انا عندي لو مسكت الناس هتبهدلها كده يعني بس تسعى للمدى البعيد يعني هيفيدنا جدا هيفيد المنظومة كلها ايوه بس ده مش الاساسي محتاجين حد يقف المنظومه عنده الاليه دي اكيد لو كبرت عن كده لكن حاليا لا يعني طيب خلاص خلاص يبقى احنا دلوقتي نتفق ان احنا هنلغي الاقتراح ده لمن اننا عدل المعترضين اكتر من عدل الموافقين في صح؟ في ايه يا شرباني عايزين لا ما احنا مش هنشترط مش هنشترط الدرس العام زي ما احنا مش هنشترط بقية الدروس العامة يعني حتى لو عملنا الدرس دوت مثلا في مدية نصر زي ما انت بتقول مش هنقول بتوعي الحلمية او بتوعي عين شمس لازم المدعوين بتوعك يروحوا الدرس ده خاصة ان احنا عارفين ان هم مدعوين وجدد ويعني يدوت بتاعهم كرة في المنطقة فمش معقول هت... هترتحل بيهم او هم هيقبلوا دوت تمام. مش هاشترطوا. سواء كان الدرس العام اللي هو بتاع احد المشايخ هو درس اللي احنا عاملينه. عشان كده هو مش بديل للحلقات. لكن هم؟ كذا مكان. او. ايو ايو ايو. بص التنسيق ثاني المشايخ اللي هو صعب جدا يعني. تنسيق ايه؟ التنسيق مع اي حبل من المشايخ مصر. لا ما فيش تنسيق ما احنا نقبل الدروس على ما هي عليه. خلاص التنسيق لان السناية. يعني نعمل احنا اللي احنا عايزين درسها. طيب خلاص يبقى احنا دلوقتي قلنا الاقتراحات فكل واحد من المناطق اللي موجودة يختاروا الدروس ديت واحد من الدروس ديت يكون مناسب للمناطق المناطقة بتاعته واما هيختاروا على سبيل النشاط زي ما بيقول يحيى نعم. لا ما بقول اهو. يا اما على سبيل النشاط يعني انت هتاخد الناس كده مرة درس ولا مرتين في الشهر ولا مرة كده فوق العمر ولا اي حاجة من الانشطة يا اما هو حاجة منتظمة هتلزم الناس بيها ويعني واحد من اساليب الدعوة برضو ده هيبقى خضع للاختيارات ماشي? اخر نقطة بقى عشان نروح معلش بهدل ناقصة معلش انا اسف يعني بس الموضوع مهم موضوع بقى تعرف التقالف مجمل انشطة تعرف التقالف انشطة نادرا ما تبقى في المساجد او حتى لو في المساجد ما تبقاش من بتاعة المساجد مستوردا يعني زي الافطار مثلا لا مش مش مش احد نشاط المساجد اصلا فيعني فالندوات واللقاءات ومش الحاجات دي كلها ده مستورد من المساجد فممكن نعمل برده حاجة عامة شبه ما احنا اقترحنا احنا نعمل درس عام يفيدنا موضوع المعسكرات اللي هي تبع الجواله دي رحلات رحلات احسن باسكات للناس يعني ما هي الرحلات دي ممكن المعسكرات دي ممكن تبقى يوم ما... لا معسكر ده مش معناه معسكر بايت يعني لا لأ. هبس فكرة عموما عموماً. فكرة الجوالة فيها نقطة رئيسية ان الناس مش تقلق. يعني حاجة شبه رسمية. فلو هو واحد انت رعرفوش من الشارع. وقلت له ان احنا طلعين رحلة في المكان الفلاني شمعنا. انما لو الكشافة ولا الجوال رايحين رحلة في المكان الفلاني مش هيقلق. نقطه ثانيه ايه لا ما احنا هنعمل احنا كشافه هو مش الاقتراح ان احنا نطلع مع الكشافه لا الاقتراح ان ان احنا بعضنا هيروحوا للكشافه ويسجل فيه يعني نعمل احنا فريق الكشافه الاول احنا اللي نعمله ونشيله وبعد كده نطلع احنا بقى بالناس يعني وخلاص ما فيش حد هيقلق يعني احنا هنروح مش هنعمل كشافه هناك نمشي في اي حاجه ثانيه نعمل مين اللي العرب <تضحك> ما يتعلقه يا سينا بقية المميزات الميزه الاولى حكايه ان هو يعني مدخل شبه رسمي للتعرف. الميزة الثانيه الكبرى فلوس لا يا طيب يعني مثلا للرحله اللي بتاعت اسمع دي اللي احنا بندفع فيها مثلا 100 150 جنيه للفرد في اليوم بعد المواصلات والمش والحاجات دي هتدفع فيها مثلا 20 جنيه ولا حاجه في الكشاف حاجه كده يعني فممكن بقى طلع مثلا المنطقه كلها انت تبقى هناك يعني هو كله بيصعد دلوقتي ان يعمل كده كل كل الطائرات الاسلاميه وغير الاسلامية بتسعى لده مفيش عقبة العقبة ان هنا يبقى في ناس مننا تروح تعمل ده انت لازم تكون في درجة معينة في السلك الكشفي يعني عشان تعمل ما يعني والحاجات دي بسيطة مش, مش صعبة يعني مش صعبة ان 3-4 مننا يبقوا قوات فريق, فريق في الكشافة يعني بس وتعمل اللي انت عايزه هو ده استثمار يعني حاجات الدولة اللي هي وزارة الشباب وزارة الشباب دي فيها مليارات الجنيهات بيتعملش بها اي حق. فالمليارات ديت هي بقى اللي يعني. هم? بقى احنا هنعرفه بعد كده. هم? لا مش موال ولا حاجة. في واحد صديق مصطفى في الكلية عندنا. هو في الكشاف. هياخد ثلاثة اربعة في الفريق بتاعه. بعد كي نشوف ايه الوسيلة هم قوات فريق في الكشافه اي حاجة شوية اختبارات او بيتعلم شوية مهارات كده وبعدين يوم يروح يمضيحن فيها باين او اللي ايه والكهواصب اهو قائد فريق. قائد الكشف صفا الهوالي طب ما تقول ما انت لسه قائد دلوقتي مسجل ما انت لسه قائد دلوقتي مسجل هناك صق الخطر سيبه يتكلم يا جماعه صراحه بس اللي قال كده واصل كان لو الفريق من وسطينا الله يعني من انا المعاد يانا. لا يا انا. طيب انا عايز راح الاسبوع الجاي. أقول أقول. الأول السلكي ماشي ازاي. دلوقتي يعني الناس اللي كنت معهم بياخدوا مني صورة البطاقة عشان انا متأين في انهم كويس. وكنت وصلت يعني بحاجة تبيرة فيها بس كنتهم بقى بعد عرفت يا رام جميل جدا جدا جدا. هما يعني هما سعيد جدا عن, عن منهج الاخوان كصور. هم. هم. هم. هم. هم. لكن بعد بقى بلدخول الكلية معهم. ببدأ اتعار بقى. هو علاقة الكشافة بالكلية. ليه في علاقة وثيقة يعني. اشياء لنا الاخوان. يعني لا لا انا بتكلم في صفر رسمية دلوقتي. الكشافة دي حاجة ملهاش عبر الكلية صحب. لا الجواله ليها علاقه الجواله اه الجواله ديت واحده من المرحله المتقدمه في الكشافه ايوه بس هو شرط ان واحد يبقى في الجواله ان يبقى في الكليه او اسف ان يبقى في الكشافة ان يبقى في جواله الكليه لا لا, لا،, لا. لا، يعني في خريجين ممكن يبقوا في الكشافة. أيوة. طيب خلاص هو ده اللي احنا عايزين. ايه بقى الشرط ان واحد يصنع رحلة من الكشافة. يعني أيوة. يعمل رحلة لبعض الناس ويقول ان دي رحله كشفيه طيب احنا عايزين بقى الخطوات ديت ونبدأ نعملها بس بتاخد وقت بتاخد ان شاء الله قديه يعني ست 7 شهور مثلا طيب ماشي كلام جميل وهي بس هتاخد يعني يعني الملايات كلها هيضحي في الطريق يعني ايه يعني هتاخد منه وقت في حاجات فرغ الموضوع ايوه ما هي يتحل مع يقعد يربط العقد وينصب الخيمة و الكشافة والبطاطا بتاعه دي مش مهم علاماته هنا مش مهم <تصفيق> ما بين هناك بس بس كنت طالب طول الوقت عشان هي عشان سلام يعني؟ يعني <تصفيق> <تصفيق> شرط من الشروط <تصفيق> <تصفيق> يعني ما اصلا. ما إنه هي في بتبقى في مسابقة كل سنة عشان تبقى فريق قوي لازم تشارك في المسابقه الواحد الواحد بدل ما تغني وتطبل كويس مصر. هي مش دي قضيه انا قضيه دلوقتي ازاي الكشافه تسمح لي نطلع في رحلة. احنا نستغل الكشاف في حاجتنا بس ايوه ازاي ازاي واحد من الكشافه يقدم يقدم مثلا ان احنا عايزين نروح المكان الفلاني ونطلع يعني بعشرين واحد وهم يوافقوا قول هو اللي عرفه في الكشافة مش الجواله، طبعا. ان دلوقتي واحد بس قائد بيحضر معسكر اعداد قائد أو مساعد قائد معسكر بتحضره م. ثلاثة ايام بي بالمعسكر ده بتسجل انت قائد في, في, في, في جماعة الكشافة تمام؟ بالأماة بعد بل... بتجمع فريق عشرين واحد أي عشرين واحد مهارات عنده أي حاجة. صور بتطع... تقريبا. بيهم في المكان انت عايز. اللي تعيش. بتعمل خلاص كذا انت معك فريق. طيب انت الفريق ده بتسجله ده. على طول. بقى... اه على طول. طيب يعني انت يعني مثلا. في قائد بس مسجل في, ال... في ال... اللي هو بالإسبوع عشرة ده. اه في تلات ولا طيب... اسبوع. <تصفيق> طيب بعيد عن الخطوات عشان الوقت ما يروح <تصفيق> عايزين نعمل لجنه دلوقتي بتاعه الكشافه ونخلص من الموضوع ده بس خلاص احنا يعني لو لا احنا مش نعمل فريق احنا نعمل ثلاثة او اربعة <تصفيق> يمسكوا فريق <تصفيق> مصطفى <تكلم> الاول لا مصطفى الاول هيبقى ايمان بقى, بقى وخلاص ماشي هو انا بعد كده قائد الفريق ده هيروح بقى المنطقه الفلانية عايزين نطلعوا مش عارف يعني هم لمين الناس اللي في المنطقة دي اللي عايزين يطلعوا الرحلة ويروح يسجلهم في الفريق بتاعها طبعا هو ياخد صور وهيسجلهم في الكشافه احنا قررنا اصلا ان انا بقول على الاجراءات لسه ما قررناش ايه حاجة احنا بنقوله على الاجراءات ايه بقى عايزين قررنا انا ما قررناش ليه قول يا مصطفى انت ما في حاجة شكلك هتهد الموضوع قول احنا ما يدفعش ان من ايجز الشباب دي مدير ما نقول فيك شباب ده السؤال التاني ازاي ندخل بس بيوت الشباب اللي انا عارفه ان هي مقصورة عالكشاف <تصفيق> عادية بتخش طيب ب إحنا عايزين بقى حد يبحثنا في الموضوع ده لو ينفع من غير الكشافة دي احسن أحسن حد يدون في بس كان إذا كنت عايز في عشان تاخد اذا كان كنت كنت عشان اخد الجوابات. بس الكلام ده يوه. طيب احنا دلوقتي عايزين حد يبحث في القصة دي. الهدف مش هو الكشاف. الهدف استخدام دعم وزارة الشباب. في الرحلات والمعسكرات والحاجات دي. حتى لو كانت الرحلات والمعسكرات دي مجرد مصطلح يعني ممكن يبقى بيت الشباب اللي جوه قاهرة هنا. يعني مش مجرد مش سفر يعني. بس هو انت هتخدهم في يوم كامل في مكان معين. تلقي سمومك عليهم بقى. بيت الشباب دوت زي المدرسة بالضبط اللي انت كنت فيها المدرسة الحكومية نفس المبنى بنفس الحوش الكئيب بس بدأ الديسكات سرائر بس بس يعني ما فيش اختلاف تاني يعني نفس حمود أو نفس حمات المعرفينه وكل هاي يعني ما في سجاد والله لأ ما ظنناش في سجاد في المدرسة طبعاً في حاجات بتنظيفها شويه وحاجات وحشة شويه بس يعني ده العادي يعني زي ما في مدارس حكومة المدير بتاعها ينظيف شويه فهم يضبطها هو كده يعني. يعني وفي بقى في بيوت شباب اظن من غير بيات شفنا ديه ديه يعني شفنا خلاص يا عم احنا في عصر البرنجان دلوقتي اي حد يعمل حي حاجه طيب بقى مين بقى لا يمشي الشغلاد دي الاخ ده مصطفى بدر ومصطفى وانت ولا هم الاثنين فاضلوا لا بس واحد بس لا يبقى سيبه هواري بقى عشان يركز في المنطقه يا ساتر هبقى كلهم كده مين مين هم مصطفى هو مصطفى كمان مش هو ده مصطفى طيب عبد الرحمن عشان يعني ايه ايه ده خاطر عايزين منهم بس بس بس الاجراءات احنا هنعمل ايه وبعد كده بعض الاجراءات دي طبعا عايزين نناقش بقى المميزات العيوب بتاعت الكشاف انت عايز ايه بقى وحشه اكيد لا كده ضيعنا شويه وقت يعني بالذات للناس اللي هتغرز في الموضوع ف بس انا بقى نشوف الموضوع ده بعدين 25 هم كل شويه عندكم بيتشاف في الحمام ديه عشان نروح لوك احنا مش عشان تروحوا مفيش ذكرى مفيش شباب في حد ايه انا عارف بس انا في لما تنشي فريق فريق محترف بيه يعني هتاخد وقت تسال ممكن مثلا لما رحت عشان اه. ده مقرأ شو. مش هم في مكان نسجل عليه على نسجل علي. علي. علي يعني هو محتاجين مكان. ان احنا بنجتمع <تصفيق> بس بره بس. بس اعتبروه مكان ولا. عشان عشان بيوت ممكن اي حد يخش. شوف عايز اوعى الدور اليوم يعني مش عارفين <تحدث> بقى جار اليوم ده <تصفيق> <تصفيق> <صفتو>: <تصفيق> <تصفيق> uh جنيه. طب بموافقات ولا من غير موافقات بتدفع اللي انت حتى لو انت عدد بس عندي بالنسبة بيت شوب لوكرتن سيتي للمركز الرئيسي لبيت شوب المصري ممكن نسجل فيه كمجموعة كلنا الاشتراك ب 20 جنيه في السنه وبيديك خصم اكتر من 50% على بيت شوب في المحافظات طيب اصل ده احسن من الكشاف اهو جزاك الله خير ربنا يبارك فيك والله يعني. انا اشوف خصم على 50% من انا مش عارف ايه ولا 20% بيقول على ايه ديت من 90 جنيه يعني المبلغ يعني <تصفيق> تارفين الخمس سرائر دولر احنا هناخدهم في القرية الاولمبية مثلا هي تبع الحكومة برضو طيبها بكام. السرين بكام بمية ولا بكام. مية وعشرين ولا وستين. الله؟ وستين. للواحد ولا الاثنين. لا 2 63 على فكرة فيها امل كتيرة دلوقتي بقى في معسكر ابو وفي و في معسكر اش عايز طيب خلاص يبقى احنا نحول بقى اللجنه ديت من الموضوع الـ الـ الشباب لا في ميزه من الجم... الكشافه الموضوع ايه الميزة. بالنسبة شايف اللي بيحفظ اولاد سمارين وكده وممكن يستفيد كشافة او الكشافه دي ان يشد الاولاد بدل ما الاولاد بتضط يعني الاولاد اصلا بتخش الماز كتير و بتكون نفسها قوي في اي حاجة. او. ما احنا عناعمل المواسكرات دي احنا نعمل كشافة بتاعتنا احنا بقى بغض النظر عن او. نجيب لوك بقى بقى يضربكم. افتاز اي طلعينيب. نسك مدرسة الساقة اربع سنين. او. مدرسة الساقة اربع. او كان بيدربتوا الساقة. مصر وغيرهم يعني. طلعكوا بقى احبالوا. تزبطوا. طلع كل بقى اللي هو يعني ايه? يعني كل اللي نفس بي طلعوا فينا? لا <تصفيق> <تصفيق> في رماني من من من المناط الوضع عشرة متر دوت عندي عندي خمسين ونص وهو من خسائر بس يعني. ايه? افضل فيه? ولا ايه حاجة انت كنت تقدر يحصل لك حاجة? <تصفيق> ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كنت بقى. مجموعنا نجاني الحمد لله. وجدي برضه جدي رغم انه في الجيش بس مرضاش يدخلوني فنيه عسكريه او. الحمد لله. طيب المهم. اللجنة بقى المباركة ديت ممكن نضيف عليها واحد ولا اتنين. ونخليها كمان يجبون لنا اجراءات تأسيس الجامعية. ماشي؟ مين بقى يخش معاهم في الموضوع ده؟ أهالي الاس بقى مين؟ جمعين ايه؟ الجمعين يا عمون؟ في أهدافها بعدين بس هنجدينه أسلس جمعين مش معاهم؟ فين سرور؟ اس جي كلهم حتى مش اس بس ماشي يا الله الله محمد إبراهيم وبرده؟ ثلاث مصطفات كده؟ طيب خلاص اتفقنا. عشان ما ننساش. كل منطقة سواء كلية او غيرها. انا قلت اسماء اللي مسكين الكليات. آآ آسف المناطق. الكليات يعني معروف يعني. هتحدد مين اللي شغال في المراحل التلاتة طبعا مرحلتين الاولى والتانية زي بعض. مين في المنطقة دي هيتم بتعرف التالف? مين هيشتغل في التكوين? كل اللي هشتغلوا في التكوين بيعودوا مع احمد ضياء اللي بيشتغلوا في تعرف والتالف هيقودوا لاحقا. مع أحمد رفعت وعلاء وبعض اخوانهم يعني ماشي؟ في أي في الكلية أو في المناطق أو في أي حاجة بس المهم في المرحلة دي يعني في حلقة هتتكلم في التكوين. اللي بقى هي التابعة ما هو ما فيش حد بيتابعه حاليا عشان هو نفسه كشخص هاي ما يقول إن شاء الله يمكن دلوقتي لو عايزين تبقى ما هو ده بقى؟ لا دعوا على كله على بعضي كله على بعضيه دي أو انت تشتغل تعرف تحالف ولا تكوين؟ التكوين. التكوين تعال فيه. لازم تعين حد وراك في التكوين لو انت شغال في تعرفه التحالف او العكس. انت معظم ان انت بتعمله انت شخص شخص في الكليه تعرفه تحالف. مرحلة التكوين قليله قوي ومش عارف تنطلق فيها عشان انت مكبل بالتعارف التحالف. ماشي؟ فيا تقلب تكوين لو المعك الناس اللي معاك ونشغل بقى الناس صغيرة دي لما تبدأ تنبت يعني بعد سنة ولا حاجة لاصحابه الفئولة واعدادة. اللي بتعارف التالف. يا اما انت يشتغلين تدلوقتي وحد من اخوانك يشتغلت دا كويه. طب كلين هوا ده كل اللي شغالين تعارف وتالف في كل المناطق وكليات. بيعودوا مع احمد ريكب بعد, بعد الدرس كل مرة. نشغلين. نا يقول لكم ده. تلاشة. تلاشة متلاشة. هتلاقيه ان شاء الله. سبحانه الله محمد. شاء الله محمد. معنى كده ان كل منطقه تقعد قبل يوم الاربعاء اللي جاي وياك حد ما يقعدش كل الناس اللي